Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbil alamia Alhamdan طيباً حفيراً مغاركاً فيه Enhema yinbغي لجلال وجه رahim سلطان والصلاة والسلام على سيدنا Muhammadin al النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن احتدى بأديه وسار على نهجه يوم الدين بعد ربنا آتنا من لدون فرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يطيب لي أن أكون مع حضراتكم في هذه الليلة استنابه فضيلة شيخنا المفضال العلامه الجليل الكبير الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى وقد جاءت هذه الدعوه على عجل فاسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد والاخلاص في القول والعمل واخترت لحضراتكم موضوعا اردت ان نتكلم فيه لنبعث الهمم من مراقدها ونوقظ النفوسها وننشطها حتى تندفع بقوة في اتجاه قول الحق لله عز وجل بحساب معلوم وبحكمة بالغة في وقت اختلطت فيه الأمور وانقلبت فيه الموازين وكادت الحقائق أن تتبدل وزوق أهل الحق بعض كلماتهم أو زوق بعض أهل الحق بعض كلماتهم ابتغاء مرضات من كانوا يواجهونهم أيام الظلم والطغيان في وضوح وجلاء واستعلاء وكبرياء إيماني دون مواربة ولا مداهنة ولا مجاملة ونسأل الله عز وجل أن يوقفنا على أبواب الحق وأن يدرجنا في زمرة أهله وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن ينطقنا بما يحبه لا نخاف فيه لوم تلائم سبحانه وتعالى التاريخ يذكر لنا قوما قوما صدق الله عز وجل فيما عاهدوا عليه قوما قاموا لله عز وجل بالحق لم يخافوا بطشا ولا ظلما ولا تغيانا لم يعرفوا سبيلا من سبل المداهنة أو طريقا من طرق المجاملة بل كان القول للحق وبالحق شعارهم وذِثارهم ظاهرهم وباطنهم في السر والعلن في الأمور الخاصة والأمور العامة، وهذا مقتضى قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم يحذر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف الامه تطلق على الجماعه من الناس او تطلق على من يجمع الخير من الناس كابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا أو كمعاذ بن جبل فيما وصفه ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان امه لله قانتا فقال الناس إن إبراهيم قال إن معاذا لأنه كان يجمع الخير فالأمة من الرجال هو الذي يجمع صنوف الخير ويقوم لله بها والأمة تعني الدين والمله كما قالوا عن أنفسهم إن وجدنا آباءنا على امه هنا يقول الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم وصفهم بشهاده يرجو كل واحد منا ان يحظى بها وأولئك هم المفلحون الذين يصلون الى مطلوبهم ويحققون مرادهم ويفوزون بما خططوا له شوف لما يقول لك ولتكن منكم امه منكم من هنا للتبعيض ولا للتبيين ولا لبيان الجنس يعني لما يقول تكن منكم امه بعض العلماء يقول ولتكن منكم من هنا للتبعيض لان الامه لا يقوى افرادها جميعا على القيام بتلك المهمه بل فيهم من يقوى ومن لا يقوى فيهم من يعلم ومن لا يعلم فيهم من يستطيع ومن لا يستطيع اذا قال ولتكن منكم امه اي على الأمة أن تبذل وسعها في أن تخصص بعض أفرادها ليقوموا لله بالحق فيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في سيارة سد الطريق رقمها 4-3-1-7 هؤلاء الذين سيقومون لله بالحق تخصصهم الأمة تنتخبهم الأمة الانتخاب هنا مش الانتخاب اللي احنا عارفينه الانتخاب هنا اللي هو الاصطفاء والانتقاء يعني ينظرون في الأمة فيستخرجون منها ذوي الكفاءات في تعليم العلم الشرعي في تعليم العلم المدني الدنيوي في الأمور السياسية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية والتربوية والنفسية والاجتماعية والطبية والزراعية والتجارية والهندسية كل الأمور تنظر الأمة في أفرادها فمن كان أهلا لتخصص من التخصصات تجعله الأمة مخصصا لمجاله يقوم لله بالحق فيه وعلى الأمة أن تبذل ما في وسعها وأن تسخر كافة إمكاناتها لدعم هذه الطائفة الطائفة هنا ستشمل أنواع كثيرين كما ذكرت ما بين فقيه ومفسر ومحدث ولغوي وعقدي وما بين زاهد وعابد وبصير بالحرب والاستراتيجية والتربية والأمور اللي قلناها يبقى على الأمة أن تقوم أولاً بانتخاب من يتأهلون لتخصصات تحتاجها الأمة دينية ودنيوية ثم على الأمة بعد انتخابهم وانتقائهم وفرزهم أن تسخر لهم الإمكانات دون أن تمنعهم شيئا منها لأن مثلا الإنسان التربوي يقدر يعمل إيه في التربية لو بلغ القمة في التربية وسن القوانين اللازمة لها ووضع النظريات التي تصلح حالها وليس بين يديه إمكانات ولا يتمكن من المدارس أو الجامعات التي يستطيع أن يطبق عليها تلك النظريات التي توصل إليها ماذا يصنع؟ لن يستطيع أن يصنع شيئا هذا هو الأمر الأول يبلتكم منكم أمة أي بعضكم لأنه مفهوم عقلا أن الأمة كلها لا تقوى على ذلك لكن ستقوى الأمة بطريقين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر الطريق المباشر من خلال المجموعة المتخصصة الطريق غير المباشر من خلال دعم الأمة وانتقائها ومسندتها للمجموعة المتخصصة هذا تفسير وهو رائق وهناك تفسير وهو الأقرى كما قال بعض أهل العلم وحتلق بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح ذاك. يقولون أن منكم أمة من هنا ليست للطبعير لا ده لبيان الجنس يعني الأمة بأسرها فالمعنى هنا زي ما إيه زي ما يقول لك كده يقف القائد أمام الجيش وتعداده مثلا مئة ألف ويقول لهم ليكن منكم جند ذو بأس شديد هو قصده بخاطب المئة ألف يعني عايز خمسين ألف يطلعوا رجاله وخمسين ألف يطلعوا معلش عيال يعني القائد لما الأستاذ في المدرسة أو الجامعة لما يقول للطلبة ليكن منكم طلاب يتميزون ويتفوقون ويبدعون وقدم منه مت طالب في المحاضرة أو مت المير أصدق ليكن منكم عشرين أو خمسين ولا أصدق يخاطب الكل يخاطب الكل يبا من هنا لبيان الجنس يعني تفسيرها يبا نحطها في جملة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير معناها كونوا جميعا يا أمة الإسلام أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن كل واحد منكم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر في حدود طاقته واستطاعته وإمكانه إذن كده جمعنا بين, بين الرأيين ولعل هذا يكون هو الاقرب فالأمة حين تقوم على اصطفاء وانتقاء وفرز واختيار وانتخاب ذوي الكفاءات فيها ثم تدعمها فتتبصر بتخصصها ما هو المتخصص في السياسة حيجي يعلمني السياسة الشرعية فأنا لما رح أي مكان آخر وسمعت المحاضرة حول والله المسألة واحد اثنين ثلاثة يبنا أصبحت داعيا إلى الخير بعد أن خصصت واحدا يتقن هذا المجال ثم يصدر إلي خلاصة فأنا كأمة خصصت واحد في السياسة فعرف دروبها وسلك جبالها ووديانها وسهولها ثم يعني يخوص في الأعماق ولديه القدرات ثم يعود الي في محاضرة عامة يثقفني ويعلمني ما لا يسع المسلم جهله فهو يحاضر الناس جميعا ونحن ننتقل من تحت هذا المتخصص إلى أفراد الأمة الآخرين فنعطيهم الوجبة الخفيفة يبقى كده يجتمع هذان الرأيان الأمة حين تنتبه إلى مثل تلك الكفاءات تنهض وتقوى وتقوم على دعائم قوية لا يستطيع أحد أن يهزها أو أن يؤثر فيها بشيء سلبي نشوف طائفة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وهو يبين لنا هذا الأرض في الحديث الذي نحفظه جميعا هو عند البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي طائفة طائفة تطلق على الواحد وعلى الجماعة يعني من واحد 200 ألف المليون أهو طائفة لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم ظاهرون على الناس لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم إذن هناك عموم الأمة وهناك طائفة في الأمة هي الخيط الرفيع الذي سينظم أفراد الأمة على الطريق المستقيم الأمة أفراد زي حبات السبحه أو حبات العقد كده إيه اللي هيجمع الحبات دي ويديها البهاء والسناء ويحفظ على أفرادها أفراد الحبات من الضياع إيه اللي هيعمل كده الخيط طب الخيط ده لازم يكون خيط ايه ها دقيق متين وانت بتجيبوا من الغزل بتاع البحاره اللي هو يتعرض للميه والشمس ما ياثرش فيه حاجه ولا يعت ولا اي شيء اهم المتخصصون او تلك الطائفه انا اشبهها بذلك الخيط الرفيع الدقيق المتين ذي المواصفات الخاصه الذي سيجمع افراد الامه ويلم شعثهم ويضعهم على الطريق المستقيم هي دي لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذ لهم أو خالفهم الخذلان والمخالفة أما الخذلان فممن ينتمون إلى ما تدين به من الحق وأما المخالفة فممن يعارضون الحق الذي أنت عليه يبقى الطائفة التي تقوم لله بالحق تواجه فريقين الفريق الأول من جنسهم ويتكلم بألسنتهم وينتمي إلى الحق الذي هم عليه لكنه فريق مخذل فريق متكاسل فريق همته ارضيه منبطح يعني زي ما بنقول باللغة المعاصرة الفريق الآخر الذي يعارض الطائفة الظاهرة هو فريق مخالف زي ما نقول مثلا كده أبناء الطيار الإسلامي حملت الشريعة الإسلامية المخالف لهم مين؟ العلمانية والليبرالية والشيوعية واليسارية والإلحادية والنصارى واليهود والملل الأخرى بس واحد هيقول لي بس العلمانية والليبرالية والشيوعية في ناس منهم بلوحنا مسلمين لا يجتمعان كما لا يجتمع الليل والنهار وإذا لم يعرفوا ذلك فهم مخدوعون لكن نأتي بقى إلى اللي بيخذلني ممن أنا يعني مرينا مثلا بأزمة حزب النور والحمد لله انقشعت الغيوم التي كادت تعصف بذلك الحزب أو انقشع أكثرها هاخد لقطة واحدة بس كده استمعت عبر قناة الناس إلى واحد من المشايخ أو الدعاء المشهورين في القاهرة وكان عضو مجلس شعب سابق ويتحدث مع الأستاذ خالد عبد الله، ويتهم إخوانه في الإسكندرية بالتزوير، يقول زوروا، ثم يتهمهم بأنهم يعملون لحساب أنفسهم، وأنهم يزرعون الناس في مقار الحزب ليستحوذوا عليه، ثم يقول سلفية إسكندرية، سلفية القاهرة، أنا لست أطعن فيه كداعية. بل اقول غفر الله لي وله ولسائر العاملين لنصرة الاسلام وكلنا يصيب وايه ويخطئ والاشكال عندي ما هوش في انه يقول زور او عمل او خل او سوى الاشكال عندي انه عمل الكلام ده فين على الفضائيه يعني كان المفترض لو عندك شكايه كنت تتوجه بها الى رؤوس القوم وعليتهم الى الربانيين الى المصلحين الى الائمه الذين يجلس الناس تحت اقدامهم يتعلمون منهم ما تقوليش أنا بتكلم في فضائية إسلامية يعني الفضائيه الإسلامية بيسمعها الإسلاميين وحدهم واليوتيوب ما بيكذبش وكله حيبدأ لك يعني دلوقتي تخيل لو حصلت انتخابات مجلس الشعب اللي جاي والعلمانيين والليبراليين قالوا الإسلاميين زوروا الانتخابات ممكن الناس تصدق ولا لا أه؟ آه إزاي يعني هيقصوا الكلمة دائما على قناة الناس؟ للداعية سين أو اللي قال الكلام ده يقول لك هم إذا كانوا زوروا الانتخابات بتاعت حزبهم والسلفيون معروفون أنهم أشد الناس حرصا على السنة واحرصهم على معالم الدين لدرجة أن حرصهم هذا صار تهمة وهي شريفا صار تهمة لهم بأنهم متشددون ورجعيون وواقفون عند النصوص والظواهر هي يقول لك واحد منهم هو قال إنهم زوروا فيما بينهم وبين بعضهم في انتخابات الحزب افلا يزورون فيما بينهم وبين المناوئين لهم من العلمانيين والليبراليين ده خذلان خذلان من ابناء الطائفه الواحده لكن هل يضر هذا المخلصين لا كلمه زي دي مش حتضر هل حين يخذل بعض ابناء التيار الاسلامي اخوانه فعلا سيصيبهم في مقتل ويصرف الناس عنهم ويصدهم عن الصراط المستقيم لا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا الوعد لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم لهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم ظاهرون على الناس نحن بنتكلم عن الطائفة لها تحفظ الحق في حديث آخر الطائفة هذه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي كل زمن يأتي من بعده لأن تقوم الساعة بنود البيعة كما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكر وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهله الا ان تروا فيه او ان تروا كفرا بواحا فيه من الله عندكم برهان او عندكم من الله فيه برهان وان نقوم او نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومه لائم دي بنود البيعه التي بايعت عليها تلك الطائفه ربها سبحانه وتعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم يعني حين يقوم اخواننا السلفيون في التاسيسيه بمحاولات مستميته انتحاريه للإبقاء على كلمة في حدود الشريعة الإسلامية بعد بند الحرية وبند كذا وبند كذا ولا حياة لمن تنادي خذلهم بعض أبناء التيار الإسلامي الآخر وخذلهم لهم الأزهريون اللي المفترض يعني أنا بقولك أزهري متعصب يعني المفترض الأزهر الخيط الرفيع اللي يجمع أبناء التيار الإسلامي كلهم مع بعض بحكم أن له ريادة عالمية وأن له صوتا مسموعا قديما حديثا يعني بنسمع نفسنا بس لا ان سمعنا نفسنا اصلا اقول قرات ان اخواننا السلفيين في في التاسيسيه هددوا بالانسحاب من الايه من التاسيسيه قرات ذلك بعض الاخرين من ابناء التيار الاسلامي يقول ان هذه رميه غير موفقه ولا مسدده وغاية من اللي برانيون العلمانيين أن تتهدي التأسيسية علشان تفضل البلد من غير دستور أنا أقول هم جاهدوا في الله حق جهاده قاموا لله بالحق لا يخافون فيه لو ما تلقين. وقالوا أن أحكام الشريعة مصرين على مبادئ والأظهر بيخدم عليها قالوا خلاص نحط بقى الإيه الأدلة يقولوا عليها الادله ليه؟ الكليه والقواعد الفقهيه والاصوليه المعتبره عند اهل السنه والجماعة تبقى ماده موضحه وبرده هي خدمت شويه بس برده مزعله الناس وانا لما اقول لك الشريعه الاسلاميه مصدر كل تقنين وتيجي تقول لي لا مبادئ والمبادئ يعني الادله الكليه والقواعد الاصوليه والفقهيه المعتبره عند ايه لازمتها اللفه دي كلها لما يصر الليبراليون والعلمانيون على تفتيت النص ده إلى نص طويل إلا إذا كان يخدم غاياتهم ويحقق لهم مآربهم ويضمن لهم ثغرات بواسطة عملائهم بعد ذلك في الدستور والقانون أن ينفذوا من خلاله لهدم الشريعة هو ذا المراد وإلا حدثني بربك معظم الذين ينتمون إلى عالم القوانين والدستور الآن ادرسوا الشريعة الإسلامية من منابعها الصافية وأصولها الرئيسه اللهم لا بنقسين كده أدخن تخن فيهم درس الشريعة الإسلامية 150 وخمسين صفحة في كلية الحقوق في سنة واحدة بس ويقول لك أنا داري الشريعة الإسلامية لحيلك إلا حيلك حيلك داري الشريعة الإسلامية إيه ده أنت الله درست شوية أحوال, شوية أحوال شخصية والأحوال الشخصية جزء من أربعة من أحاديث الأحكام يعني ما حققتش حتى ربع صافي ده أنت تمن من ربع إيه إحنا أحاديث الأحكام عندنا كم قسم؟ أو آيات الأحكام تشمل أربعة أقسام قسم الأول العبادات القسم الثاني المعاملات قسم الثالث الأحوال الشخصية قسم الرابع القضاء والاستفتاء والإفتاد فهو لما يدرس كلية الحقوق 150 صفحة أحوال شخصية يقول لك درست شريعة ومعظمهم لا يدري ما الشريعة ده لما جاء دم له قانون إسلامي سيبقى عنده البعد الكافي علميا ودينيا ليؤازر القانون الإسلامي أم أنه لن يؤازر أديك مثال وأحب أقول لك صلي عن النبي عليه الصلاة والسلام لما الأخ الفنان الكبير عاد الإمام رفعوا عليه قضية أنه يطعن في الذات الإلهية ويحتقر معالم الدين الإسلامي القضية أخذت براءة براءة أنا كتبت تعليق بسيطه كده قلت أنا حسأل سؤال أو اثنين أو ثلاثة السؤال الأولاني هل القاضي الذي حكم في تلك القضية كان يشاهد أفلام عاد الإمام من الصغر قطعا أغلب الشعب المصري بل شعوب العالم الإسلامي شاهدت هذا الرجل إن في فترة جاهلية عاشوها وإن هكذا دون فتره الجاهليه هي شغالة اذا حين يشاهد وهو بارع في التمثيل الكوميدي بارع في الاضحاك والذي يبرع في الاضحاك الشعب المصري بطبيعته بيقول عليه خفيف الايه الدم وخفيف الدم ده بيتحب والشعب بيميل ناحيته بل الامه العربيه كلها تخيل لما الأولاد الصغيرين اللي محدش يعرفهم القبائح ولا يعرفهم ده غلط ولا صح واللي بيضحكهم ويعمل حركات الضحك قدام منهم هم صغيرين يبدأ يدسلهم السم في العسل وهم كبار بالغين هيحسوا بشناعة احتقار الشريعة الإسلامية من خلال كلمة الهث ولا مش هيحسهم مش هيحسهم يبقى القاضي اللي حكم في القضية لازم يرد عليه مع احترامي لمقام القضاء إن كان ممن شاهد عاد الإمام في صغره فقد ألفه وإلفه سبب كافي للتنحي عن القضية لأنه لن يستسيغ حرقتنا على سخريات هذا الرجل من معالم الإسلام معلش يقبلوها مني في أحد أفلامه واحد بينويل لواحد حبت في يجرى المقويات الجنسية معلش أنا سامحوني كثير ممكن يلومني بس سمحني سامحني. فبيقول له ايه ديا قال له ديا حتى مطلع الفجر ينفع والله انا شعر راسي وقع بحلف بالله انا جسمي اقشعر والان وانا اكلمكم بيها رغم اني كررتها دي تاني مره اقولها القاضي لما تمر عليك ده بيهزر يعني يهزر بجزء من ايه قرانيه ده دي اخف حاجه في البلاوي اللي قالها وقال لك ان الرجل كان يضحك الناس ولم يتعد الى ازدراء الدين الاسلامي ولا شيء من ذلك وانه اجزم ان الذي حكم في هذه القضيه ممن شاهدوه في حاله الصغر وحاله الكبر وحينئذ لن يستطيع ان يفرق بين ما هو احتقار وازدراء وبين ما هو ابحاك البريء الشيخ ابو اسحاق ربنا يدله الصحه والعافيه لما راح امريكا سنه فشاف المناظر اللي موجوده كلما يمشوا بيه في الشارع كده ايه ده ايه ده ايه ده وبيقول له هو حكى في في في شريط لي كده زمان كان رحلتي الى امريكا وبيقول بعد شوية كده يوم اثنين 3 عشر لقيت الاخوه اللي بيمشوا معايا بيضحكوا على جنب كده ايه بتضحكوا ليه قال له يا شيخ اصل حصل لك اللي حصل لنا قال له ايه اللي حصل لكم وايه اللي حصل لي قال له انت اول ما جيت كنت بتمطعد وتحط على شفتيك أخرجوني من هذه القرية الظالم أهلها أرجعوني إلى مصر يعني التبرج في مصر بالنسبة إلي في أمريكا إيه حجاب وافر حقيقة أنا شفت أنا شفت أنا بنفسي فالمهم بيقول يا شيخ أول يوم كان يعني التعبير عن الغضب وما أنت فيه من حالة استنكارا للمنكر كانت شديدة تاني يوم تالت يوم عشر يوم بايت إيه عادة الف فأصبحت يا شيخ يعني ايه يعني الحده اللي كانت عندك الاول غير الحده اللي في الاخر فكان عايز يوصل رساله يقول من الف شيئا لا يستطيع ان يستنكره فمن الف مثل هذه القبائح في صوره ضحك اي يستطيع ان يتعرف على انها ازدراء لدين الاسلام لن يستطيع علشان كده بقول لك ان اخواننا في التاسيسيه قالوا هنلوح بالانسحاب اه مو هما مفيدهمش غير كده وانا طلبت ودعوت وقلت على اخواننا في التاسيسيه الذين يحاولون الابقاء على ماده الشريعه الاسلاميه والابقاء على كلمه ال بعد البند الحريه وبند المراه وبند كذا فيما لا يخالف الشريعه الاسلاميه لا يخالف الليبراليين والعلمانين واليساريين وبعض إخواننا من الإسلاميين وبعض الأزهريين اللي في مش موافقين على الكلام دل. خلاص اطلعوا على الامه وهاتوا مايكات القنوات اللي تقبل تيجي قول والله لقد فعلنا واحد اثنين ثلاثة اربعه واحنا يا جماعه اول ما جينا ندخل فاكرين الورق اللي جمعنا عليه التوقيعات فاكرين ولا لا في اول الاستفتاء اللي على الدستور اللي عملوا ايه المجلس العسكري المساجد في مصر كلها ومواقع النت كانت بتوقع على فوق خلص كده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 أنهم جاهدوا داخل التأسيسية ويقفوا هم السبعة عشر كده هم شو مس بعشر ولا أكثر؟ يقفوا السبعة عشر كده قدام الكاميرات وإحنا هم والمتحدث باسمنا هم عملنا واحد اثنين ثلاثة وغير راضيين غير راضيين عن مسار الدستور في هذا الشيء. يبقى كده أن نقوم وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الليل لو متلائم. مسماع شباب كلامي إلا إن إحنا مطاطل حتى ما نتمكن. ده بس مرحلة وبعد كده نعمل لا مش مرحلة وبعد كده نعمل. إحنا لما مثلا قانون الجمعيات تكوين الجمعيات أي جمعية ذات نشاط مكتوب كده من حق أي حد يعمل أي جمعية بالاخطار مجرد ما تبعث للجاة مختص ان كونت جمعيه قامت الجمعية الدستور الإسلامي اللي عمله الدكتور عبد الحليم محمود الإمام الأكبر الله يرحمه فيه نص على الكلام ده لكن معمول بعد بند الجمعيات في ما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ده مش موجود في اللي معناه. مش موجود في الدستور الجديد. معنى كده إن ممكن واحد نصراني أو كنيسة مصريانية تعمل الجمعية لتنصير المسلمين. وح لك أنت بتمارس الدعوة الإسلامية وأنا بمارس الدعوة للمصريين. تقدر تمنعه بوجب الدستور ده أتحدىك. أتحدىك. ولو حاولت تمنعه بقى لو قلت نوافق دلوقتي وبعد كده نشوف إن نخط الخطوات دي العالم كله حيوقف ضدك فكرين الجماعة الأمريكية اللي كانوا عاملين منظمات ديمقراطية والالمان اللي هربوهم مجموعة من القضاة ومحدش عارف عن القضية حاجة لحد دلوقتي كانوا 18 واحد بينه اللي كانوا هنا 28 معرفيش حد عارف عنهم حاجة الجماعة دول صرفوا في مصر كام مليون عشرات الملايين ليه؟ لفتح أوكر لهدم معالم الإسلام في مصر ببساطة دول كانوا جايين. من غير أي موافقات قانونية بموجب الدستور الجديد في تكوين الجمعيات أي حد مصري عميل عارف نسبة الشراكة الأجنبية يقولك أن 49% يبقى أجنبي و51% يبقى مصري هيجي يعمل الجمعية وحتتمول من الخارج ويجيب الناس دولا خبراء واستشاريين ويحطوهم في الجمعية والدولة بتستعين في كافة مرافقها بالخبراء والاستشاريين الأجانب أنا كجمعية مرخص ليا تنموية أو سياسية أو كذا أو كذا من حق أستعين بيهم تقد تقدر تقول له انت بتخالف الشريعه الاسلاميه والناس دي بتعمل حاجه يقول لك الدستور بتاعك اللي انت موافق عليه مجموعه السبعتاشر 17 ويا مجموعه الاخوان مش عارف عددهم كام واربعين ويا مجموعه الازهريين في وش 18 واحد ليبرالي وعلماني مخليننا عاملين زي الكتاكيت معلش سامحني في الكلمه انا هرجع تاني الكلام وأتكلم بادب لان احنا محروقين من من اللي بيحصل وفنان نتهم بالتطرف والتشدد يبقى شوف احنا بنجاهد في الكلمتين دول لا نخاف في الله لو متلائم حيتهم بقى اللي يقول الكلام ده بانه بيهدم بيهدم التقدم خطوه نحو نحو الامام وبيعرقل مسيره الدوله وبيعرقل مسيره مش عارف ايه ولا يتفاهم الواقع ولا يتفاهم الاوضاع ولنستمع الى حديث يحذرنا من ان نترك نصره هذا الدين بوضوح وجلاء وكبرياء واستعلاء وقوه والا سنستبدل وإن تتولوا يستبد القوم غيرهم. روى أبو داود وأحمد واللفظ له بسند حسن عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فلما قدمنا مكة قام معاوية رضي الله عنه حين صلى صلاة الظهر فقال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الكتابين اي اليهود والنصارى افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله وان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين مله يعني الاهواء كلها في النار الا واحده وهي الجماعه هذا القدر من الحديث صحيح لغيره بقيه الحديث حسن وانه سيخرج في امتي اقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله وانه سيخرج في امتي اقوام تجارى بهم تلك الاهواء زمان ومازال في امتداد لها معتزله قدريه ناصبه جهميه مرجئه الى اخر الفرق المعروفه التاريخيه اللي لها ديون حديثه معاصره الاهواء المعاصره بالنسبة لبعض المخدوعين من, من ينتمون إلى الإسلام اللي العلمانية والديمقراطية والليبرالية واللي واللي اللي احنا قلناها في أول الكلام شوف سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه يعني ستلعب بقلوبهم وافئدتهم وعقولهم شبيه هذا الحديث بالآية التي في قول الله تعالى في سورة الجاسية أفرأيت من اتخذ الهه هواه تجاره هي اللي بتحركني تجارا بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب هو داء الكلب لما الكلب يكون مسعور عقور لو عض انسانا او لو في انسان مجنون وفي بعض المجانين بيبقى عندهم حاله من العض يعني ممكن يعض الناس فالكلب العقور او الانسان المجنون الذي لديه حاله من عض الاخرين اذا عض انسانا سرى في جسده مرض او داء يدعى بمرض او داء الكلب وهذا يدخل في المفاصل والعروق ولو لم يدرك صاحبه ماذا سيحصل له سيموت وينتقل الى حادث السعار هو الاخر لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله يعني تخيل ما هو انت خلاص الهواء ده لما يركب صاحبه مش حيشوف تخيل ان في واحده بتقول انا بصلي وصوم مثلا وانا مسلمه وما تقدروش تطلعوني من الاسلام واحنا مش مهمتنا نطلع حد من الاسلام احنا مهمتنا ندخل الناس الاسلام واما يخرج الناس من الاسلام فله ضوابط معروفه وتدعو وتدعو هذه المراه الى زواج المراه من المراه والرجل من الرجل هي مش دي اللي انسحبت من التاسيسيه والجماعه اللي برانينها الليلوها وسقفوا دي اللي كانت بتدعو لي وتقول لك انا مسلمه بقى مرتي مثلا في واحد تزوج من المانيه انا مش قصدي افتعن بالزواج من المانيه وعاش في امريكا والله اعلم تربى في تل أبيب ما احناش عارفين يعني لف لفات كتير وهبط علينا بالباراشوت من خمس ست سنين على اقصى تقدير وبيقول لك أنا ابن الحد دلوقتي ما قلت لا إسلام ولا مسيحية ومستني لحد ما يوصل سن 18 يختار اللي يعجبه إن يختار الإسلام أهلاً وسهلا إن يختار النصرانية أهلاً وسهلا وعملين له لقاءات في كل أسبوع في قنوات ومقالات في جرايد ليل ونهار يكتب فيها ويستضاف وا وا, وا. أظن كلكم عارفينه أول حرف من اسمه عمري بالأمارة بس شوف يقول لك أنا حدعو ابني هسيب ابني كده إيه للحد الحاده هو ده وفي النهاية يقول لك أن نحن نستجرب بالمنظمات العالمية الحقوقية لإنقاذ مصر من الأسلمة سبحان الله العظيم رد علي أخونا نادر بكر في مقالين حلوين كده وضبوا فيهم بس مين يسمع بقى شوف انت لما... إزاي الرجل يعني معقولة ده مسلم معقولة ده مسلم وقلوا مسلم ما تتعجبش تجارى بهم تلك الأهواء العلمانية والليبرالية اللي هما فيها وهو نفسه قال احنا بنقول للناس كلمة لبرالية علشان لو قلنا لهم علمانية المجتمع المصري بيرفض كلمة علمانية فكتير من المجتمع المصري مش عارف ايه لبرالية يعني لو رحت في في بعض القرى مثلا والله يلاس احتقارا وقلت لحد اللبرالية يقولك دي زي الملوخية كده وان البام يفكروا حاجة حلوة واليوم اللبرالية حتجيب لكوا اكل وحتجيب لكوا اه دي عاملة زي الجمعية بتاعت التموين الزيت والسكر شغال دلوقتي عند اللي كانوا بيقولك الإسلاميين بي قال إيه كماني لما يجي أي حاجة في يعني مثلاً بمناسبة العشر الأوائل الأحزاب اللي بتتبنى على عاتقها دحر الشريعة الإسلامية في مصر وينتمي لها بعض الناس اللي أنا بتعجب إزاي هم بعضهم سلفيين يقول لك حزب كذا يهني الأمة الإسلامية بعيد الأضحى وده أنت حتيجي تضحي بالإسلام أصلاً إزاي تهنون بعيد الأضحى ويقول مثلاً ندعوكم إلى الكثار من عمل الخير في العشر الأوائل من الأول من ذي الحجة الله بأمرت ذي الح انت قولي ذي اكتوبر ذي فبراير اي حاجة من الشهور التانية مش الشهور بتاعتنا انه سيخرج فيه امتي اقوام تجار بهم تلك الاهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول معاوية رضي الله عنه والله يا معشر العرب كلمة دي ترعب اي انسان ما بياخدش دوره او موقعه على الثغرة اللي المفترض يؤف عليها حتى يصد عن الإسلام وشريعته ترعب أي إنسان بيقول والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به لو ما عملتوش اللي عليكم غيركم لن يقوم به يعني لما يجد بعض الإسلاميين يولي ظهره للحق الإنسان العادي هيعمل ايه هيقول لك ببساطة إذا كان ببساطة كده بيقولوا كده هم إذا كان بتعرض بنا بيعمل كده بقى خلاص بقى عداني العيد يبقى إذن ينبغي أن نقف مواقف مشرفة أنا عايز أقول لحضراتكم ثلاثة أو أحكي لكم ثلاثة عن ثلاثة من العلماء في أزمان متفاوتة قاموا لله بالحق كنا محتاجينهم في زماننا اللي إحنا دينا أنا أتذكر يوم ما دخل, الأز... دخل الأزهر جماعه العلمانيين والليبراليين واليساريين والإلحاديين والنصارى وعملوا وثيقة اسمها وثيقة الأزهر لا أدري كيف وقع عليها بعض السلفيين ولا أدري كيف مرت على الإخوان الذين يعرفون المناورات مثلا ولا أدري كيف سمحت مشيخة الأزهر بأن تطأ أرض المشيخة أقدام عتات الليبرالية والعلمانية والشيعية والثرية الذين يقولون عن الأزهر إنه رمز الظلام في العالم. كانوا عادين كده هو كلهم بربطة المعلم وأسماء كثيرة لا تستحق أن نذكرها وكلهم أحاطوا بالمشيخة وعملوا الوثيقة. ودلوقتي كله بيقول الوثيقة التي وقع عليها الإسلاميون رغم ما فيها من عوار. بعجارها وبجارها وبعدين الوثيقة دي من اللي كان عاملها يحيى الجمل وعلي السلم ومش عارف مين والقعيد والمجموعة دي كلها ودون لو فتحت اكتباتهم انا شفت وجوههم وقناة النيل بتجيبهم من معدن في المشيخة قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبغي ان تغسل المشيخة سبع مرات احداهن بالتراب، والله العظيم ما كان يجرؤ واحد منهم يدخل المشيخة في عهد الشيخ عبد الحليم محمود والله ما كان يجرؤ وهجيب لك دلوقتي اللي شيخ عبد الرحيم عمله موقف سلطان العلماء العز بن عبد السلام وتوفي 660 هجريه لما استقر به المقام في مصر استقبله الحافظ عبد العظيم المنذري اللي هو صاحب الترغيب والترهيب وكان محدث الديار المصرية وامتنع عن الفتيا قال بس اذا حضر الماء بطل التيمم حافظ مصر شيخ الإسلام كما يقول الإمام الذهبي عبد العظيم المنذري لما الشيخ العز بن عبد السلام جيس توطن مصر ايه اللي حصل امتنع عن الفتيا وقال لهم كنا نفتي قبل حضور الشيخ عز الدين واما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه شايف الاعتراف لأهل الفضل بالفضل مما عمله العز بن عبد السلام ان السلطان وعساكره عندما دهمت التتار البلاد عقب وقعات بغداد استشار الشيخ السلطان والعساكر فقالوا فقال لهم اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. لو بيقولوا نواجه التتار من واجهش التتار فشيخ تبتهم وقال خرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. فقال السلطان إن في المال إن المال في خزاني قليل وأنا أريد أن أقترض من التجار ما ورد الدولة ما تكفيش عايزين بقى نفرض لي الضرائب. فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام اذا احضرت ما عندك وعند حريمك واحضر الامراء ما عندهم من الحلي الحرام وضربته سكه ونقدا حولت لفلوس وفرقته في الجيش ولم يقم ذلك بكفايتهم اطلب القرض واما قبل ذلك فلا اظن لو تعرضت المساله دي دلوقتي انه جائز جائز جائز انه في مصلحه الدوله ومصلحة الدولة مصلحة عامة والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة والله ولي التوفيق الرجل قال له انت السلطان بيقول له ما فيش والخزانة فاضية قال له الذهب اللي عندك في خزنتك انت يا حلم والدهب اللي لابسه الحريم بتاعتك كتبالك من كلمة الحريم ايام التطار الملوك والمراء في الوقت ده الحريم كام واحدة ولا اثنين ولا اربعة ولا الف الوف لان في اربعة نساء زوجات والباقي ايه جواري قال له لما تبيع حضرتك بقى الذهب اللي عندك في خزائنك والذهب اللي عند حريمك والامراء بتوعك والقواد يعملوا كده هما كمان وتحول ده كله لفلوس لو ما كفاش ده البلد والجيش والاعداد يبقى خد من مين من التجار اما قبل ذلك فلاش على دلوقتي ادخل اي مصلحه تلاقي عند كل مدير صغنون قد كده تكييف وبعد سنتين يتغير الماركه لاحدا والسجادة تتغير كل سنة والمكتب يتغير مش عارف كل قد إيه أليس كذلك؟ إيه بيقولك بقى على الشعب أن يقتصد وأن يفعل وآن وآن وآن حتى نشارك طب ما تمنع كل البذخ ده عن الجماعة اللي قاعدين في المكتب هتلوم مروحة زيين؟ مروحة؟ ليه تجيب له تكييف؟ أشتر منينا من فيه هو؟ ما هو التكيف ده جاي من مال الدولة اللي كلنا شركاء فيه احنا مش قصدنا نهين الكبراء احنا من شأننا نحب الكبراء ونضع كل واحد في منزلته اللائقه ونوقر اكابرنا لكن حين يكون على حساب البسطاء ما ينفعش يبقى لم كل الابهه ده هي ومشيهم في عربيات اللي اسمها ايه لا ده دهيا بدل العربيات مش عارف الايه ولكبهم زينا طيارات درجة تانية كنا بنركب طيارات ولا باخرة بدل درجة رجال الأعمال وعمل وعمل وعمل وعمل وبعد كده أقول للشعب يتكلم ويعمل ويخلي فأحضر السلطان والعسكر ما عندهم من الذهب بين يدي الشيخ العز وكان له عندهم عظمة وهيبة بحيث لا يستطيعون مخالفته فامتثلوا أمر الله فانتصروا بإذن الله تعالى قصته مع الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل دخل سلطان العلماء العز بن عبد السلام مرة إلى أيوب بن الكامل في يوم عيد فشاهد العسكر مصطفين بين يديه وقد خرج على قومه في زينته وأخذت الأمراء تقبل الأرض من بين يديه والعز بن عبد السلام يرى هذا الموكب العظيم فالتفت رحمه الله إلى السلطان وناداه يا أيوب ما قال يا فخامة الملك لأن الموقف الآن موقف انتصار لله عز وجل ويريد أن يبين له أنه سيحاسب لو قال له أفخمت الملك هيحس بنفسه هو مش عايز يحسسه بنفسه عايز يهزم نفسه جوه نفسه عشان يعرف حجمه فما يتكبرش على أمر الله انما لو حسسه بإمته ومكانته تأخذه العزة بالاثم. عشان كده قال له يا أيوب يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور فقال أيوب هل جرى هذا فقال العز نعم الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة والعز بيقول الكلام ده بصوت عالي يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون في مشهد في يوم عيد فقال السلطان أيوب يا سيدي أنا ما عملته هذا من زمان ابي ده اللي كان عامل الكلام ده فقال له العز انت من الذين يقولون يقولون ان وجدنا اباءنا على امه فرسم السلطان بابطال تلك الخانه او الحانه ومنع بيع الخمور لانه كان بيجل العز بن عبد السلام ليه كلمه كان راجل حافظ ايده وحافظ وشه لا يجري نحو لا يجري نحو الملوك والامراء وما كانش بينتخب بقى عشان أنا اللي جايبك تعمل اللي أنا عايزه ده كان هو مفروض على الملوك والأمراء فرض شعبي عالم رباني الشعب ولا بينصبه إمام بقوة ربانيته وإخلاصه لله عز وجل وسعة علمه يقدر يقول له عزلتك من التنصيب الشعبي ما يقدر نما لما هو اللي يعينه ويصرف له مرتب هيجي يقول له وراك في الموضوع ده هيحلل لقمته هيحلل لقمته فالذي اكتوا فين الثور رحمه الله تعالى أمير المؤمنين كان ما كانش يأخذ العطايا من الأمراء أبدا كلهم يحاولوا يبروا ويوصلوا ويهبون يرفض وقال وكان يعمل في التجارة وكان ثريا ووصل إلى, إلى أمير المؤمنين في علم الحديث وصاحب مذب فقه فكان الناس بيشوفوه يعني عنده مال واسع فبيقولوله ازاي يعني انت كمان تنشغل بالمال ده فقال لهم لولا هذا المال لتمندل بنا أولئك الملوك يعني لا تمندلوا بنا أي ملك عنده حاجة وساخة يعني الوساخة بتاعت الملك اللي هي أي بقى أو الأمير اللي هي الخطايا بتاعته خطايا السياسية والجنائية والتشريعية والكلام ده فعلشان يطلع قدام الشعب كويس لازم يجيب شيخ إيه آه يدمعه عامل زي النكته اللي بتقول علماء السلاطين بقى يقول لك إن كان حاضر كلينتون واسمه إيه بتاع فرنسا شيراك ولا اسمه وجاك شيرات وكان الرئيس السابق ده ربنا يطوب عليه بقى قاعد معاهم فكان العرض العسكري فام كلينتون بص كده لقى حمامه طايره في الجو راح دب من اول طرق نزلت الشيراك قال ان امريكا هتلعب على فرنسا راح شاد الطبانجه دب الحمامه الثانيه نزلت فصاحبنا هم هيلعبوا علينا في بيوتنا ولا ايه لا ده احنا معلمين بقى هم ضربوا من اول مرة شد الطبانجه ضربت في ضرب في الحمامه ما وقعتش عدد بعيد موقف محرج لقى العالم بتاع السلطان قاعد جنبه قال له الحان يا مولانا قال له سبحان الله انها تطير وهي ميتة يعني يا الرصاصه جات فيها بس ايه طير هو ده بقى العالم اللي يقب يخلي الأحياء اموات والاموات أحياء والحلال حرام والحرام حلال ده اللي حيحصل يعني النقاب في أول قبل المنصب من شعائر الإسلام النقاب قبل المنصب من شعائر الإسلام واللي عايز يقضى عليه خطط عالمية وبعد المنصب بيدعاء وحرام فاهم هالي ازاي؟ الختان قبل المنصب ده صورة الختان قبل المنصب من شعائر الإسلام واللي بيحاول يمنع الختان في بلاد المسلمين ده المنظمات العالمية اللي عايزة تعمل وتعمل بدل الإسلام بعد المنصب الختان عادة جاهلية همجية يجب القضاء عليه عرفت السر إيه؟ المنديل بقوا مناديل خلاص العز ما كانش منديل العز يقول له يا أيوب أنت من الذين يقولون إن وجدنا أبانا على أمة فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ومنع بيع بي الخمور ورجع العز منتصرا مسرورا لتغيير هذا المنكر وشاع الخبر في الناس فجاء تلميذه الباجي وقال يا سيدي كيف الحال خايف عليه بعد ما عمل العمله دي يبعتوا له ايه كاتبه منه فقال العز يا بني رايت ايوب في تلك العظمه صفين جلود واقفين والناس عدد تبوس الارض بين ايديه وهيلمان مصولجان فاردت ان اهينه لالا تكبر عليه نفسه فتؤذيه أعرف حجمه فقال يا سيدي أما خبته يعني ما ترعشتش كده وحصل لك طعرأتك ولا كذا قال والله يا بني لقد استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقف يعني زي القطة ليه؟ من خاف الله عز وجل ها؟ خافه كل شيء أيضا مما حصل حكاية بيع للممليم القصة طويلة ذكرها الامام السبكي في طبقات الشافعيه الكبرى بيقول ذكر عند الشيخ العز بن عبد السلام وكان قد تولى القضاء جماعه من المماليك لم يثبت عنده انهم احرار كانوا ماسكين البلد وماسكين القياده وماسكين مش عارف ايه وعملين نفسهم احرار والحقيقه ان هو فيه صقوق عبودية ليهم ما تبعوش ولا لا اسيادهم اعتقوهم ولا هم اشتروا نفسهم بوصفه المكاتبه المعروفه ولا يحق لهم ان يتبوا هذه المناصب وهم جزء من مال الدولة إزاي يتحكموا فيها فلما لم يثبت عند الشيخ العز بن عبد السلام أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين بلغهم ذلك عرفوا انه حيحكم عليهم ان سيتباعهم فالخبر وصل لهم فعظم الخطب عندهم وأضرم الأمر والشيخ مصمم وأصدر بيانا عاما في الأمة المصرية من الشيخ العز إلى عموم المصريين المجموعة الفلانية فلان وفلان وفلان اللي عملين أمراء وقواد لا يصح لهم بيع ولا يصح لهم شراء ولا يصح لهم نكاح وجميع معاملاتهم غير مصححه فتعطلت مصالحهم وكان من جملتهم نائب السلطان فاستشاط غضبا فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال نعقد لكم نتشور معاه يعني شوفوا مفوضات ارجع عن الكلام ده قال نعقد الحل عندي نعقد لكم مجلسا نروح في السوق العام وتترسوا كده على الترابيزه كده وينادى عليكم لبيت مال المسلمين مين اللي يشتري العبد ده وفلوس دي ناخدها نحطها في بيت مال المسلمين ويحصل عتقكم بطريق شرعي اللي ياخدكم يعتقكم لوجه الله مش عايز هو حر انما دي فلوس دوله لازم ارجعها للخزان فرفع الامر الى السلطان فبعث اليه فلم يرجع تعالى يا عز قال له ما جيش ما عندك فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة سب بن عز بن عبد السلام حاصلها لما تدخل في هذا أيها الشيخ ده مش من اختصاصاتك السلطان بيقول للشيخ مش من اختصاصاتك الكلام ده وأنه لا يتعلق به تليك دائرة مخصوصة فغضب الشيخ هو كده بعد وحمل حوائجه على حمار وأركب عائلته على حمار آخر ومشى خلفهم خارجا من القاهرة قاصدا نحو الشام بلد ما ينفعش أحكم فيها بشرع الله ولا أقول كلمة الحق والرأس الكبيرة بتقول لي اسكت وحط لسانك في بوئك لا أنا أحسن لأخرج من هذه القرية فلم يصل إلى نحو نصف بريد بريد دي مسافة من المسافات عشر خمستاشر كيلو مثلا إلا وقد لحقه غالب المسلمين من أهل مصر الخبر سرقل حول عز بن عبد السلام سايب البلد وإيه وتفشم ليه يا جماعة أصل الملك الملك أو الأمير عايزه يرجع عن القرار اللي خده بشأن كذا كذا فلم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه إليه يتخلف لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم البلد كلها طلعت وراه فبلغ السلطان الخبر وقيل له متى راح هذا الشيخ ذهب ملكك لو الشيخ دس بالبلد الناس دي حتنقلب عليك ويقولوا طلع الشيخ اللي قاعد في فوسطينه شايف العلماء ومنزلتهم متى راح هذا الشيخ ذهب ملكك فركب السلطان بنفسه ولحق العز بن عبد السلام واسترضاه وطيب قلبه فرجع واتفق معه على ان ينادى على هؤلاء الامراء ليباعوا في السوق برضه ما رجعش عن ايه عن كلامه زي اذا كان العز بن عبد السلام ما رجعش عن قرار خدف حق جماعة حيتبعهم يجيبوا مئة ألف مئتين ألف احنا نرجع عن أحكام الشريعة الإسلامية احنا ننبطح علشانها أشرف لنا نسيب البلد لكن مش هنسيبها على مين فأرسل إليه نائب السلطانة بالملاطفة نائب السلطان اللي هو حيتباع قال بس طالما المسألة بيتسامن على عسل كده بعت له بالملاطفة يعني ايه يحايله يعني فلم يوفد فيه ما فكر المسألة هتفعدل لم يوفد فيه فانزعج النائب وقال كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض والله لأضربنه لا بسيفي ما ينفعش غيرنا نقتله فركب نائب السلطان بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ العز والسيف مسلول في يده فطرق الباب فخرج اللطيف ابن الشيخ العز بن السلام فرأى من نائب السلطان ما رأى لأى كثيبه وسيوف مرفوعة فعاد إلى أبيه وشرح له الحال فما اكترث العز ولا تغير قال له كتيبة بره والسيوف ولا, ك... ولا كإن دبانة مثلا معردية لا مفيش دبانة أصلا الشيخ زي ما هو وقال له شوف شوف يقول له الإجابة إيه إن داخل مفزوع نائب السلطان بنفسه وكتيبة ورفعين السيوف يعني هتموت فما اكترف العز ولا تغير وقال يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله أنا الناس دي كانت مصنوعة أزاي بالعالم مصنوع الزاي، ولتصنع على عيني، عقيدة قوية، ثم خرج من بيته كأنه قضاء الله نزل على على نائب السلطان. قال الأض، شوف الوضع غير، يعني العز طلع كده، زي ما يكون الأض نزل على مين؟ على نائب السلطان. العميل اللي فيها آسف من شوي. فحين وقع بصر العز على النائب، بس له بصر بعدين كده، يبست يد النائب وسقط السيف منها. عارف نظرة الرجل العالم الرباني لما يبصلك كده تقدر تباح له أتحذك أنت بتحب ده لما يبصلك نظرة الحب تبقى كده هو. تبقى تحط عينك كده ما بالك لما يبصلك نظرة الاستنكار بقى. فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام لما غورت ابن الحارث جال وهو تحت الشجرة واخترط السيف واستله وقال يا محمد من يمنعك مني الآن فقال الله فسقط السيف من يده المشهد ده لان العز بن عبد السلام على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نائب وريث العلماء ايه الأنبياء الانبياء مفاصل نائب السلطان وبكى تعال لي ياما وبكى وسال الشيخ ان يدعو له ادعي يا شيخ وفنا قال له يا سيدي خيرا ايش تعمل فينا او أيش هي اختصار اي شيء يعني فقال انادي عليكم وابيعكم برضا حتتباعه قال ففيما تصرف ثمننا قال في مصالح المسلمين قال ومن يقبضه من اللي حيبت تمنى للبع قال أنا لأننا المسؤول عن القضيه فتم للعز بن عبد السلام ما أراد ونودي على هؤلاء الأمراء واحدا واحدا ولكنه لم يبيعهم بابخس الأثمان كما فعل الذئاب الذين ضيعوا ثروات مصر مصنع أسمنتا أسيوت قدرت الأرض اللي عليه بس الأرض بمئة مليون ده غير المكان تعرف مصنع أسمنتا يعني إيه؟ إتباع في العصر الفائت بعشرة مليون خمستاشر مليون اللي كان يساوي عشرين يبيعوك مئة ألف اللي يساوي مئة مليون يبيعوك خمسة مليون لا هنا مش هيبيع بقى أي كلام غالى العز بن عبد السلام في ثمنهم يعني اللي يساوي منهم 100 بدا المزاد ب 150 وقبضه وصرفه في وجوه الخير ادي نماذج فليكن منا ابناء او نقول كده فليكن منا عزاز ابناء عبد السلام مش عز واحد اعزاء ابناء عبد السلام واخر مشهد بقى من مشاهد العز الملك الظاهر بيبرس كان يجل للعز بن عبد السلام جدا فلما توفي العز بن عبد السلام قلنا توفيها سنة ستمائة هجري، لما توفيها العز بن عبد السلام مرت الجنازة تحت القلعة وشاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها مصر كلها طلعت فقال لبعض خواصه المنظر مهيل فقال الظاهر بيبرس لبعض خواصه اليوم استقر أمري في الملك دلوقتي طمنت على إيه؟ على الملك بتاعي اليوم است... كان قبل كده طول العز ما هو حي حاطط على على قلبه اليوم استقر امري في الملك لان هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا على الظاهر بيبرس لن تزع الملك مني عرفت لعبه الليبراليين والعلمانين والشيوعين والطيعين ومن الذين لهم في مصر لما يطعنوا في شيوخنا واحد واحد عرفت عرفت غلطهم ايه لما احنا نقول لعموم الشعب المصري المتدين هيا الى نصرة شريعة الله يقول لك بقى مرض الشيخ فلان ما كذب يا ابني الشيخ فلان ما كذبش بقى مرض الشيخ فلان ما مسكوه مع واحده يا ابني ده بشر يصيبه ويخطئ وحتى ده لو ثبت عليه بقى الشيخ فلان مش عارف مش ده اللي قاعدين يعملوه في الاعلام لانهم ما عارفين ان الشعب المصري الحركه بتاعته بتبدا منين والله ما هي من القنوات الليبراليه ولا الغلمانيه والله العظيم أنا مطمئن تجاه القنوات الليبرالية والعلمانية أن هي ما حتغير شعره من راس أصغر مواطن مصري متشبع بدين الله على الفطره حتى لو ما دخلتش جامع ايه رأيك اللي مخوف الليبراليين والعلمانيين المساجد علشان كده قاعدين يقولوا ممنوع استخدام المساجد للدعاية السياسيه ممنوع استخدام المساجد للدعاية السياسية اه انا افهم ممنوع استخدام المساجد لدعاية سياسية اقولك انتخب فلان ابن فلان ممكن اعديها لكن لما اقولك لك انتخب الطيار الاسلامي واياكا والطيار العلباني او الليبرالي او الشيوعي دي مش دعاية سياسية دي دعاية اسلامية دواجب المسجد حشان كده اعرفوا ان المرحلة اللي جاية بعدهما معدين يشوهوا في النماذج بقى القدوات والكبار تحطيم القدوات الكبار علشان ما يباش لهم صوت مسموع عند الناس لكن مش هيفلوح ان شاء الله عز وجل. ولو فلحها هتبقى يعني ايه حاجه بسيطه كده تصفيه صف وتمحيص يعني اللي جاي هيركزوا على الجوامع لأن هو كل اللي فات الحركه قامت منين من الجوامع الاستفتاء نجح منين من الجوامع انتخابات الأحزاب اللي سمع منين من الجوامع الرئيس مرسي نجح منين من الجوامع واللي جاي منين من الجوامع فاللي جاي في الجوامع ولذلك أنا إيه؟ سمعت الدكتور طلعت عفيفي ده بيعمل بإخلاص. وبينظف الفساد اللي موجود في النخاة حتى الأرض السابعة في وزارة الأوقاف بطريقة عجيبة ولو استمرت هذه الوزارة على ما هي عليه ثقوا ان في خلال سنة وزارة الأوقاف ستبقى اسمها وزارة النور الإسلامي في مصر ثق من ذلك ثق من ذلك عارف عارفت 3000 إمام اللي حيدخلوا المسابعة اللي جاية معظم اللي, اللي فاتوا كانوا بيدخلوا بالفلوس تدفع 1520000 وتتعين ويلا يا بني الحمد لله ربنا ورحمة وبركاته وسلام دولين الله دولينا منك ويسال الله يفتح عليك ما شربك أكثر من أمثالك يا بني النبي عليه الصلاة والسلام والله العظيم في واحد تعيني من بحلف لك بالله دفع خمسة آلاف جنيه رشوة لواحد والله العظيم راح امتحن مرة وصاعت والثانية وصاعت كان من ضمن الأسئلة خريج صل الدين من ضمن الأسئلة اللي تسألها الشيخ سألوا في اللجنة قال له النبي حق كم حق يا بني قالوا ش... والله العظيمها كذا قالوا يا شيخ حق زمان كان رخيص أكيد حكيله أدا عش الحجات. والله العظيم حصل، بحلف بالله ولما منفعش معه الموضوع دفع الرشوة وتعين واحد تاني برضو خريجي سولدين لأنه معظم بيتعين وأمه الشيخ سأله في سورة المائدة فهو مفكر الشيخ بيهذر معاه قال له دي في القرآن الشيخ اللي بتضحك عليها تخيل؟ عارف الدكتور طلعت بقى؟ عامل خمسين لجنة منتخبين من خبرات وأساد متميزين ما لهمش علاقة بالوزارة وعمل في كل لجنة مستشار من مستشاريه رئيس اللجنة، واختار مجموعة من المستشارين لأنه زكيهم على الله. الخمسة وعشرين لجنة حيصف الامتحان في القرآن، وبعد كده يدخلوا على خمس اللج... اللي حيتصفه، يدخل على خمس لجان تانيين هتامتحنوا بقى في العقيدة والفقه والتفسير والحديث الأمور العامة. هم دول الثلاث تلفين اللي هيبقوا طليعة في العمل في وزارة الأوقاف في المساجد في المرحلة اللي جاية. واللي فاتهم عمّلواهم الدورات العلمية دورة أهلية ودورة تخصصية زمان كانت الدورة سبوبة الأوقات أسأل إذا وقاف كده دوراتي لما اللي كانت شغالة في الأنظمة السابقة سبوبة ده يدرس وخذ ميتين جنيه للمعلم يجي يخذ عشرين جنيه وهو ماشي حالك ويغش في الورق ويجلس مش عارف شغلناه باب إلّا راح زي ما جيت بس خد الشهادة في الآخر لا الدورات دي تخصصية دورة منها تل كل دورة منها تلات شهور آه تلاتة تخصصية والحضور فيها بجدول ومواعيد وصارف للإمام رواتب وحتيبقى في كل محظة علشان ما يباشر الإمام حجة في الانتقال كان زمان الدورات دي في ثلاث مناطق أو أربعة على مستوى الجمهورية لا في كل محظة ويدخل امتحان صارم وحيرتبط نجاحه في الامتحان بأداؤه في في المسجد وترقيته في الوظيفة وانتقاله من درجة لدرجة ولو رسب مرة أو اثنين أو ثلاثة الوزارة تتخلى عامل ايه ده؟ مش احنا بنقول المسجد؟ سمعت بقى موزيع في قناة المصرية موزيع زمان كان بيلف في الشارع كده ودي الناس جنيهات ذهب كده فالمهم اول حرف من اسمه جمال اعطا لا, لا برضو كان ده بيعمل برضو حرف اسمه جمال وتاني حرف الشاعر فالمهم عمل اللقاء مع عزيزي الأوقار ورح زنوه عند المساء قال له يا مولانا في ناس بيقولوا بيستخدموا المساجد في في واحد عمل مداخله طبعا العمل المداخله الله اعلم اذا كان حقيقة ولا لا والشيخ اللي بيخطب مش عارف في السياسه ولا اتخذونها للاحزاب ولا اتخذونها مش عارف ليه ماشي خليت الاتصال حقيقي فقال بقى صاحبنا مساج قال له صحيح المساجد بقى والأوقاف والبلد مش نقص واللاحزاب والانتخابات جايه والبلد مش ناقصه قال له احنا عندنا خط عام نحن لا نفرق بين الناس وندعو الى ما ينصر الاسلام واضح الاجابه قال له يعني اللي يتكلم في السياسه هتعمل فيه ايه قال له لا ما انت مش واخد بالك هو السياسه دي من الدين ولا مش من الدين ده السياسه جزء من الدين هو مفكر بقى الشيخ هيبطح زي انبطاح وقال لا الا السياسه سياسه, سياسة مين يا عم الله قال له لا ده الدين بيشمل كل حاجه والدعاه عليه انه انه يبصر الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم قال يعني لو يتكلم عن فصيل معين لا ما يتكلمش عن فصيل معين يتكلم عن العموم وقال لهم بص يا جماعة وزير الاوقاف بيقول هو اللي يتكلم في السياسه بلغوا فيه وابعثوا شكوى وهما هيعزلوه من على المنبر ادي ما قلتش كده ويقول له بقى يا جماعه ممنوع الكلام في السياسه المسجد يتكلموا في الاخلاق وفي العبادة بس قال له برضو لا الامام يتجاوب مع كذا حاول يزن الشيخ فشل ما عرفش انا عرفت في الوقت ده ان فعلا الدور اللي جاي عليه بعد المشايخ يبقى ضرب لك المسجد الشيخ وضرب لك المسجد هو المسجد من غير شيخ يادي دور طب الشيخ من غير مسجد يادي دور هو دوره في كل حته بس المسجد هو المرتكز فالراجل ده هو قال يوم ما استقر ملكي الحمد لله ضمنت ان الملك يستمر بقى لان هذا الشيخ لو كان يقول الناس اخرجوا عليه لن تزع ملكا منه لا كده خلصنا الوقت كان نفسي اكلمكم عن الشيخ الخضر حسين وعن الشيخ عبد الحق لسه ده يديه ساعة ده مش معقول واحنا بدانا الساعه كام طب هنأخذ لقطة او اثنين بقى. شيوخ الأزهر فيهم من قام لله بالحق منهم الشيخ الخضر حسين الله يرحمه وهذا كان سلفيا العقيدة كما قال الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه. شيخ حسين داتو نص الأصل كما تعلمون يعني. وتولى مشايخ الأزهر في 26 وعشرين من الحجة سنة ألف وتسعمائة واحد وسبعين هجرية سبتمبر 1952 وتسعمائة و. توفيها سنة 1958 ميلادية عن 84 سنة في شهر رجب سنة 1377 هجري. هذا الشيخ من مواقفه الجيدة الشيخ الخضر حسين، أن السلطات الفرنسية الاستخرابية الاستعمارية في تونس لما كان في تونس دعته ليكون عضوا في المحكمة المختلطة التي يكون فيها قضاة المسلمون وأجانب فرفض طبعا مرض كبير أي حد يسعاله أو. لان المحكمه تحكم بغير ما انزل الله ولان المحكمه قائمه في ظل الاحتلال وبالتالي ستخدم مصالحها ادي موقف في مصر احد اعضاء مجلس الثوره اراد ان يسوي بين الجنسين في الميراث ده في الخمسينيات يعني حكايه للذكره ومصلحه الستات مش بتاعت النهارده ده من زمان اقصد يعني ايه مش بي المطالبه بالغائها مش بتاعه ما هم برضو في ناس في التاسيسيه الابراهيميين على المينين بيطالبوا بالغاء الميراث الاسلامي عارفين كده ولا لا الشيوخ قالوا كده ولا ما قالوش عرفت مين اللي إحنا بنتعامل معاهم احد اعضاء مجلس الثوره طالب بالمساواه بين الجنسين في الميراث البنت زي الولد ولما علم الشيخ الخضر حسين بذلك انذرهم ان لم يتراجعوا أنظرهم بإيه؟ قال لو يتفيك هذي ما تشاليتش من دماغتكم يا أعضاء مجلس الثورة أن هعمل عمل مش يا ترى هيعمل إيه؟ أنظرهم الشيخ إن لم يتراجعوا عن محاولة المسواب بين رجل والمرأة في الميراث إن لم يتراجعوا عن هذا فسيلبس كفنة ويدعو الشعب إلى زلزلة الحكومة والقيام عليها لاعتدائها على حكم من أحكام الله فكف ذلك العضو من أعضاء مجلس الثورة عما نواه من تغيير شرع الله ولم يتكلم به أبدا طيلة حياة الشيخ شوف الرجل قال لهم حلبس إيه كافا مسألة حياة وموت. وقد استقال الشيخ الخضر حسين من الأزهر في اثنين جمادة الأولى سنة 1372 هجرية 7 يناير سنة 1954 ميلادية يعني عاد سنتين بس استقال عندما حدثت الحادثة العظمى بضم القضاء الشرعي إلى القضاء الأهلي الذي اخترعه الاستخراب الإنجليزي وكان الشيخ يرى بوجوب العكس وهو إلغاء القضاء الأهلي وتثبيت القضاء الشرعي لما أصروا على إلغاء القضاء الشرعي وينضم بقى للمحاكم الأهلي يعني معناها الشريعة تروح فين كل سنة وأنت طيب ما عبد النصر عمل كده عشان يضي القضاء الشرعي جاء الاثنين الشيوخ اللي كانوا مسؤولين عن قضايا الشرع ولفق لهم تهمة زنا ان واحد منهم في واحدة صاحبة قضية فاخدها عشان يرويدها عن نفسها ويحكمناها في القضية وكان من أطهر خلق الله شهد لهم القاص والداني والمخالف والموافق بأنهم ما علموا عنهم إلا خيرا وتمت المؤامرة طب انت لما الناس دي تعمل كده كمسؤولين عن القضايا الشرعي تلغي القضايا الشرعي ولا تعزل الاثنين اللي ضلطهم لا يبقى كان المساله واضحه المنطق الطبيعي يقول لك ان انا اعزل الاتنين واجيب اثنين ربانيين ولا مصر عقمت تجيب ربانيين يعني فكونوا الغى القضاء الشرعي عامل زي بالظبط الشيخ محمد لما جاب في, في الجزء بتاع عوده الحجاب اللي هو الصفور في مصر اسمها ايه شعراوي دي هدى شعراوي لما عايزه تعترض على الانجليز عملت ايه راحت ميدان التحرير وخلعت النقاب طب وبعدين ما الانجليز عايزين كده اصلا يا حاجة. انت لما تخلع النقاب الانجليز هتخلع من مصر يعني ما حصلش ايه علاقة خلع النقاب اعتراضا على وجود الانجليز في مصر ايه علاقته يبقى هي مش مش المساله مش مسألة اعتراض المسألة ضحكة على الناس بغطاء عاطفي الله اكبر اه خلعت النقاب لأجل الحرية الحرية ده اللي بيحصل مع الناس فالشيخ قال لهم لا قضاي الشرع انسى ارجع قضايا الشرع لا مش هيرجع استقالتي في كم قانون جائر ظالم وكم مصيبه حصلت لابناء الشعب المصري على يد النظام السابق في كم شيخ ازهر ردم استقالته وقال اعراض النساء اللائي تنتهك في المعتقلات والرجال الذين والذين والذين, والذين في كم واحد منهم عامر عايزين اخذ حسين يرجع تاني وكان يقول عن وظيفته في الازهر اسمع بيقول عن وظيفته في الازهر قولا لا بد ان يسمعه كل من يكون شيخ للازهر قول يا شيخ خبر وعلم أن إن الأزهر أمانة في عنقي أسلمها حين أسلمها موفورة كاملة وإذا لم يتأت أن يحصل للأزهر مزيد الازدهار على يدي فلا أقل من أن لا يحصل له نقص الأزهر أمانة في عنقي أسلم حين أسلمه موفورا كاملا أقل شيء أن أسلمه كما تناولته وحصلت عليه لا يحصل فيه نقص شيخ الأثر تنطاوى الله يرحمه وليه في التفسير باع طويل لكن في الأمور بقى الإدارية والحاجات الثانية الله. عفا الله عنه بيقول لك الميت ما تجس عليه إلا ليه رحمة أفضل إلى ما قدم لما حصلت حاجة من علماء المسلمين وقالوا له اتكلم في موضوع عالمي كده يخص المسلمين فقال لهم أنا موظف لدى الدولة تأتيني أوامر فأقوم بتنفيذها. رد عليه الشيخ محمد عبد الله السمان كان صحفي هو وقال له عفوا مولانا الإمام الأكبر إنها ليست وظيفة. رد عليه الدكتور عبد الوهدي شلبي في كتاب كامل أديده وكان وكيل شيخ الأزهر جل الحق. رد عليه الدكتور عبد الوهدي شلبي قال له في كتاب أديده فوالي تسعينيات رسالة من شيخ أزهري إلى شيخ الأزهر الأزهر إلى أين قال يوم تكون مشيخة الأزهر اللي هي بتمثل رمز العالم الإسلامي يوم تكون وظيفة أولى لك أن تجلس في بيتك أو أن تبيع حقبا تقتات منه لأن وظيفة تاتينا أوامر فاقوم بتنفيذها بين اللي حيحصل الدين راح فين بعد كده بقى عرفت سر بقى الفتاوى اللي كانت بتطلع أوامر فاقوم بتنفيذها مش احنا اللي قلنا الشيخ الخضر قال إلا أزهر في عنقي أسلمها حين أسلمها موفورة كاملة وإذا لم يتأتى أن يحصل للأزهر مزيد الازدهار على يدي فلا أقل من أن لا يحصل له نقص وكان الشيخ الخضر حسين يردد كثيرا هذه المقولة يكفيني كوب لبن وكسرة خبز وعلى الدنيا بعدها العفاء معناه أنه سيظل عفيف أمد إيدي ولا حد يتحكم في ديني الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه. يعني الشيخ عبد الحليم له منهج صوفي نختلف معه فيه له منهج رباني في الترقية الروحية معتمد على الكتاب والسنة نتفق معه فيه يبقى بعض المخالفات الصوفية نختلف فيها بعض الموافقات للأصول نمشي معها له أعمال لا ينكرها أحد تعالي شوف الرجل الذي حفظ الله به الإسلام في زمنه هو مولود في اثنين من جمادى الأولى سنة 1328 هجرية 12 مايو 1910 ميلادية بقرية السلام مركز بلبيس محافظة الشرقية توفي يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة سنة 1397 هجرية 17 أكتوبر سنة 1978 ميلادية هذا الرجل ولي وزارة الأوقاف من سنة 1970 إلى سنة 1973 عني بالمساجد عنايه فائقه كانت المساجد قبل منه عباره عن خرايب رمم المساجد ونظفها وانشا عددا كبيرا من المساجد وضم عددا كبيرا من المساجد الاهليه حتى تلقى الرعايه الحكوميه وجدد المساجد التاريخيه الكبرى وراى ان للوزاره اوقافا ضخمه تدر ملايين الجنيهات ده في السبعينات يعني مليارات دلوقتي أوقاف الوزارة اللي هي وقف المساجد ووقف طلاب العلم في الأزهر أخذتها هيئة الإصلاح الزراعي عبد الناصر لما عملوا الإصلاح الزراعي هو مجلس التورة بدل ما يأخذوا أراضي البشوات أخذوا أراضي أوقاف المساجد والأزهر وزعوها على الفلاحين فدادين خمسة خمس فدادين والكلام ده أثبت عندنا في رسالة الدكتوراه في الأزهر في قسم الدعوة في كلية وصول الدين طب ألاف الفدادين التانية راحت فين؟ راحت للحبايب أراد الأوقاف اللي على طلب العلم والأزهر ومناشط الخير اتناهب. اتعملت تاجة الإصلاح الزراعي وأدارة أوقاف الأزهر والمساجد لحسابها الخاص. ولم تعد تدر إلا القليل. لما هم يرضوا الأرض هي خلاص تطلعك فلوس كتير ولا حت خلاص بوظوا الدنيا اللي كانت تجيب مليون بقت تجيب عشرة عشر عشرة جنيه يعني مش مليون جنيه مش عشرة مليون جنيه. فاستردها الشيخ عبد الحليم محمود من وزارة الإصلاح الزراعي. وانشا هيئه كبرى هي اللي موجوده دلوقتي اللي اسمها هيئه الاوقاف المصريه هو اللي انشاها بقت خاصه وتابعة خاصة بالاوقاف وتابعه للمساجد وتابعه للانفاق على الدعوه في مصر بعد ما كانت بتنفق على غير المسار بتاعها والشيخ الدكتور طلعت عفيفي وزير الاوقاف حفظه الله تعالى شال اللي اللي كان مسؤولا للهيئه اللي فات للفساد اللي كان حوالين منه وغير الادارات اللي فيها وحط إدارة تانية جديدة معها خطة هتعمل نهضة لما فلوس الأوقاف ترجع لها تخيل النذور نفسها؟ عارف النذور طبعاً اللي بتعامل قد ايه؟ حاجة عجيبة ف... فبيقول لك كان صناديق النذور اللي في المساجد اللي فيها مثلاً الصندوق قبل هو ما يمسك الوزارة أو في أولها كان جايب خمسين ألف بعد ما عمل النظام الجديد على رقابة وكاميرا على الصناديق والكلام ده جابت كام؟ كان بيجيب كام؟ تلاتين ألف؟ لو الصندوق هو هو بيجيب ثمانين ألف الخمسين ألف كانوا بيروحوا فين؟ فيه, فيه فساد بيتنظف الشيخ عبد الحليم محمود عمل كده وعادت اوقاف الدعوة والمساجد شوف بقى عمل الشيخ عبد الحليم محمود وده أنا طلبت في أكتر من خطبة في المرحلة اللي إحنا فيها أنشأ فصولا للتقوية بالمساجد يستفيد بها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية كان الغرض منها تقوية الطلاب في الكيمياء والفيزياء وإلى آخره والعلوم الشرعية كأزهريين و... بس الغرض الرئيس ربط أبناء المسلمين بإيه؟ بالمساجد أنا وأنا في الإعدادي كان الإخو كان اسماء الجماعة الإسلامية كان شباب في اسماء إخوان وسلفية في الوقت ده. الجماعة الإسلامية اللي بيتخرج من كلية التربيه للقسم الرياضة والقسم التعليمية قسم إيه يعملوا علامة في البلد ياخدوا يأخذوا المدرسة الاعدادية أو الامتدائية يفتحوها وفي الريف عارفين بعضنا يفتحوها آخر النهار ويعملوا دروس تقوية والمساجد يعملوا فترات تقوية بعد العصر تلاقي المسجد حصة هنا الجيلز وحصة هنا كيمي وحصة هنا فقه وحصة هنا مش عارف إيه وخرجت أجيال والله العظيم وما كانش ميزلوز بقى كله بلاش معظم اللي دخل دروس التقوية في المساجد لحد دلوقتي من أهل المساجد. لحد دلوقتي من اهل الله لانه هو بيحضر في المسجد بيجي وقت الصلاه نصلي بيقولوا كلمه بيقول حديث بيعرف الشيخ عبد حموم مع محمود اللي انشا الكلام ده فصول تقويه بالمساجد لخدمه طلاب المرحله الاعداديه والثانويه لربطهم بالمسجد وده ان شاء الله اللي هعرضه على الوزير الدكتور طلعت عفيفي ان هو ينفذه والوزاره تتبناه كعمل مؤسسي وتدعو كل ذوي الخبرات في العلوم الشرعيه والعلوم غير الشرعيه ان يدرسوا لابنائنا في المساجد تعرف الكنائس بتعمل ايه تعمل ايه حضانه ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه من الساعه 6 الصبح ل 11 بالليل دورات على اعلى مستوى معامل دنيا دنيا ثانيه الناس بتعمل نفسها؟ انا في وكيل وزاره مره احد وكلاء الوزارات كانت وزاره الكهرباء بيطلع من 7 8 سنين حج معايا كنا التقينا كنا قدام الكعبة. قال عايز أقول لك حاجة. شو أنت بالك منها؟ وتبلغها للوراء. تقول أقول. قال أنا في فيلا جنبي مني هو من القاهرة. اتعرض فيها خمسة مليون. وهي جنب كنيسة. الرجل هيتف على خمسة مليون. نطت الكنيسة. حطت عشرة مليون على طرابيش. شفت خمسة مليون لعشرة مليون؟ ودي إحدى وسائل الغاء هوية مصر الإسلامية. شراء الأراضي بكثرة. حتى تكون معظم الأ... وعلى فكرة. أقسم لي بالله عز وجل. أقسم لي بالله عز وجل. بعض الناس اللي هم يروحوا في مناطق في شبرا شؤة فضية ومكتوب شؤة للإيجار أول ما يشوف البطاقة مسلم يقول له ما عندناش يعني في مناطق بتجهز أن يكون فيها الكتل السكنية كتل إيه؟ نصرانية ودوروا ورايا على الكلام ده نفس القضية شراء العقارات بملايين أنت كمسلم تحط خمسة مليون ويحط عليك عشرة مليون مش ستة مليون عشرة فين إحنا دورنا بقى؟ فين احنا دورنا بقى مع مساجدنا؟ ده احنا مساجدنا زوايا صغيرة فين الملحقات بتاعتنا؟ انت عشان تفكر تعمل ملحق لجامع بتعمل مشروع عشر سنوات تعمل ملحق لجامع فالمهم ان الراجل ده بيقولك الكليسة الاول ما اشترت الفيلا ديا اتفتحت اتعملت مركز تعليمي الثلاث ادوار من ستة لأحداشر مساء عايزين دول المساجد يرجع تاني وان شاء الله حيرجع باذن الله عز وجل شيخ عبد الحليم محمود لما وليه شيخا للأزهر في 27 مارس سنة 1973 عرف ثقل المسؤوليه التي تنتظره محليا وعالميا لأنه مش شيخ للمسلمين في مصر بس فوجئ بعد تعيينه بقرابه العام من ممارسة مهام منصب شيخ الأزهر بصدور قرار من رئيس الجمهورية في 7 يوليو 1974 قرار رقم رقم 1098 بتنظيم شؤون الأزهر وتحديد مسؤولياته على أن يكون الأزهر تابعاً لمسؤولية وزير شؤون الأزهر يبقى شيخ الأزهر حيبقى تحت مين تحت وزير مما أفقد الأزهر استقلاله وجرد شيخ الأزهر مختصر ما يعرفش شيخ الأزهر يوقع على ورقة تتعلق بالدعوة أو بالأزهر إلا لما يستأذم من كبيره اللي هو وزير شؤون الأزهر فما كان من الشيخ عبد الحليم محمود إلا أن قام بتقديم استقالته في 1 أغسطس سنة 1974 لرئيس الجمهورية احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبره عائقا أمام أداء رسالته كشيخ للأزهر العديد من الشخصيات السياسية وكبار علماء الأزهر تدخلوا لإثناء الشيخ عبد الحليم عن الاستقالة لكنه أصر عليها وامتنع عن الذهاب إلى المكتب ورفض استلام راتبه وطلب تسوية معاشه أثارت الاستقالة ردود فعل في العالم الإسلامي كله تقدم على إثرها أحد المحامين برفع دعوى حسب أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية وزير الأوقاف أنذاك يطلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتحديد سلطات شيخ الأزهر وجعله تابعاً لوزير وفي مواجهة كل ذلك لم تجد السلطة سوى معاودة النظر في القرار الذي أصدرته ودراسته من جديد وأصدرت قانونا يلغي القانون الذي يحدد اختصاصات شيخ الأزهر بيقول إي شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي, في كل وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام وله الرياسه والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير مش فتحت وزير يعامل كوزير من حيث المرتب والمعاش ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة يبقى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء شيخ الأزهر الوزراء فانتهت الأزمة وعاد الشيخ عبد الحليم محمود إلى منصبه ليتولى المشيخة وبعدما مات صدر قرار بجعل شيخ الأزهر في منصب رئيس الوزراء بدأ الوزير بقى يعنيه رئيس وزراء رجل ده قدم استألته لما بس كان حيتغير قانون يتعلق بإدارة الأزهر طيب وفيه دستور بيتغير هتلغى فيه هوية مصر الإسلامية في معالم كتير المصيبة مين اللي بيسند الكلام ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل قانون الأحوال الشخصية تقدمت به الدكتورة عائشة راتب طبعا عارف الأحوال الشخصية لما تتقدم به وزيرها ولما تقدم به الجماعة دولها بعزين إبان وحرصت على دون الرجوع للأزهر عرضت المشروع دون الرجوع للأزهر رغم أن القانون بينص على أنه يرجع لمن الأول؟ للأزهر وحرصت على إقرار اللي يعيش راتب، حرصت على إقرار القانون من مجلس الشعب على وجه السرعة، زي القانون بتاع مشايخ الأزهر اللي اتعمل في آخر مجلس العسكري بسرعة بالرئيس مرسي ما ييجي إسلو. وكان هذا القانون قد تضمن قيودا على حقوق الزوج على خلاف ما قررته الشريعة بيدبح الجوز بقى. جوز حمام يعني ما هو مزوج. ولما علم الإمام الأكبر بهذا القانون أصدر بيانا قويا حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام. وأرسله إلى جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الشعب والصحف بأن لاسم لا كده ولم ينتظر صدور القانون بل وقف في وجهه قبل أن يرى النور لكن بيان الشيخ اللي نزله بهدد فيه لو عملوا القانون ده تآمرت عليه قوى الظلام فصدرت التعليمات إلى الصحف بالامتناع عن بيان شيخ الأزهر تجاه قانون الأحوال الشخصية واجتمعت الحكومة للنظر في بيان الشيخ عبد الحليم محمود سرا الح البيان ده لو نزل مسرح هتقول عملوا اجتماع عاجل سري ولم يجدوا مفرًا من الإعلان أنه لا يوجد قانون معروض على مجلس الشعب وتراجعوا عن عرض هذا القانون في العبد اللي فات اتعرض القانون بتاع المجلس الكومي للمرأة نسبة إلى كوم الزبالة الفكرية والخلقية عملوا قانون التفل بتاع الشاي مش الطفل اللي احنا عارفينه عارف قانون الطفل عملوه ازاي وعارف قانون الأسرة عملوها ازاي لولا أن الله عز وجل لطف وتغير فيه حاجات شكلية لكن ما زال اللي أقروا مجلس الشعب اللي قبل اللي قبل الثورة على طول مباشرة لكن ما زال لسه القانون ده بقاياه نسأل الله أن يرجع الإسلاميين إلى مجلس الشعب حتى يقوموا به اسمع اللي جاية بقى وصلى عن نبي فيها بقى دي حتروي غليلك وتصبرك على البلا اللي احنا فيه كتاب التربية الوطنية اللي اتعمل عليه ضجة وطلع وطلع وزير التعليم يقول ده مفيش حاجة مخالفة لأن الازهر راجعه قال كده وزير التعليم الرجل المسؤول عن تطوير التعليم بعت رسالة لجريدة الرحمة وقناة الرحمة نعتذر عن الذي حصل وقد تمت هذه التغييرات في كتاب التربية الوطنية على غير إرادة منا وقد أمرنا بسحب الكتاب من المدارس ده رئيس لجنة تطوير المناهج انما الوزير قال ايه الوزير قال ما فيش غلط لان الازهر مراجعه انا طلبت في قناه الرحمه وقلت ان اللي حيراجع الكتاب ما يبقاش من الازهريين المؤسسه الرسميه اللي راجع الكتاب جبهه علماء الازهر دول مسمومين الازهريين الاحرار جبهه علماء الازهر دي ما بتسيبش حاجه الا لما تقول يعني مثلا حسن حنفي بتاع الفلسفه جامعه عين شمس شيوعي ده بيقول ان الانبياء اساطير وإن الأنبياء والدين ما هو إلا خداع لفقراء الناس وضعفائهم ده كلام اللي بدارسه للطلبة في الفلسفة في جامعة عين شمس كلية الاداب حسن حنفي ده عندهم كبير الكبراء الفلسفة في الزمن المعاصر ده الرجل ده هو حسن حنفي كتب كتاب مرة وقال فيه إن الله خرافة لاستعباد الضعفاء الله رمز التوحيد الكلمة خرافة لاستعباد الطعام وقال إن الله دياً بالنسبة لأي إنسان هي نجاح اللي بيوصل له فالله بالنسبة للمصريين السد العالي والله للفلاح الحصاد اللي بيحصده والله للطالب الشهادة اللي بيخده والله العظيم مكتوب في كتبه جابعة علماء الأظهر نزلت كده بيان وقالت عليه اتحلت بعدها جابعة علماء الأظهر حلها الشيخ تانطاو الله يرحمه حلها كان في لندن ساعتها بيقولونه إنه في ضجة في مصر شغالها دلوقتي حسن حنى في شيوعي وبيدرس الكفر للأولاد فإذا في لندن قلت ما علمنا إلا خيرا ما علمنا إلا خيرا طب يا شيخ واللهم أنا لا أعلم عن هذه الضجة واتصل بالهيئة عندك المختصة ادوني خبر عن الرجل داي أخباره واطلع منها قالوا له هل قرأت له شيئا يا شيخ قال لم أقرأ له شيئا وأمرنا بتحسين الظن دعوه رساية في رساية ماجستير التاخذت في ذكرى حسن حنف في وصول الدين القاهرة دعوه يحضر مرضاش يحضر اثبتت فيه البلو بتاعته الدكتور محمد عمار قال على حسن حنف ده وعايش لسه وبيدرس كتب كده مقال وسمعت هنا بعد كده في قناة اقرأ في موقع اسمه البينة في في في حلقة اسمها البينة على قناة اقرأ الشيخ محمد عمار بيقول انه كتب في جريدة اسمها اخبار قلة الادب اسمها اخبار الادب ماشي بتتصرف من دمي ومن دمك، يعني هي قومية المفترض. كتب فيها حسن حنا في مقال بيقول دعتني وزارة الإعلام وزارة الإعلام السعودية للحج إلى بيت الله الحرام. ما وزارة الإعلام السعودية بتدعو إيه؟ حج على نفقة الدولة للناس اللي لهم آثار بارزات. فأنا ما عرفش إذا كانت وزارة الإعلام السعودية ولا حد كان ساعتها انتصف نظره وقلبه وفكر الرجل ده في حاجة. المهم عشان تبقى تبنت عارف برضو هناك في السعودية الإبراليين والعلمانين وبلوم تالتة. يمكن بقى اللي دعوه الجماعه اللي زيه هناك بيقول شوف وقاتل كده في مقاله بخط ايده بيقول فقلت في نفسي أوى مثلي أوى مثلي يا وديا كبير يعني أوى مثلي لديه من الوقت لكي يذهب إلى ما يسمى بالحج تخيل لو خط ايده اثنين يقول إلا أن زوجتي حاورتني وقالت لي اعتبر الحج كمؤتمر من مؤتمراتك يبقى وقتك ما ضعش عليك قال فرقت لي الفكرة فوجدت الناس يأتون عندما كان يسمى المقات ويغيرون الثياب ما هذا قالوا إزار ورداء ومالبس الحرام قال سوف أحج في ملابسي فيش حاجة اسمها ملابس الإحرام من إزار ورداء هذا كلام فاضي ماشى بالبادلة وصل عند الكعبة ألف نظرت فوجدت ناسا يطوفون حول حجر حجر ويقبلون حجرا يقتتلون عنده فايقنت عند اذن ان هذا الحج من بقايا الوثنيه الجاهليه هكذا قال حسن حنف ودي إحدى طوامه الصغار مش الكبار ودي ما فيش طمه صغيره الطمه بتبقى كبيره احدى بلاويه الصغار تعالى شوف بقى يا دول لما يقول الكتاب مش موافق يقول لك عايزين بحبايب والمسلم يدرس النصرانية والنصرانية المسلم وإيه ده والنصران يدرس الإسلام وناخد العمل المشترك عمل مشترك إيه؟ أنا أعرف مشترك الكهرباء بوثلاث عيون ولا والأربع عيون الإسلام ما فيش حاجة اسمها عمل مشترك الإسلام معناه أننا بنحترم أهل الذمة إنما لينا خصائصنا العقديه والتشريعيه ما ينفعش تبقى سمك لبن طمر هندي يسمع بقى الشيخ عبد الحليم عملي في عهد الشيخ عبد الحليم اقترح البابا شنود الهالك بطريريك النصارى في مصر اقترح تأليف كتب دينية مشتركة ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيون جميعا في المدارس مبررا ذلك بتعميق الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة وتقوية الروابط بينهما لقي هذا الاقتراح الشنودي قبولا بين كبار المسؤولين وزارة الدكتور مصطفى حلمي وزير التربية والتعليم أنذاك الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ليستطلع رأيه في هذا الاقتراح راح بس يعني إيه يجس نفض كده لكن الشيخ الغيور عبد الحليم محمود واجه الوزير بغضبه شديده قائلا له من اذنك بهذا من اللي قالك وشرع عليك الشورى المهببه تيجي تعرض علي مجرد عرض الكلام ده مجرد العرض من اذنك بهذا ومن الذي طلبه منك إن مثل هذه الفكرة يدرس كتاب مختلط للمسلمين والنصارى إن مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنما توجه إلينا من كبار المسؤولين مباشرة تجيل من الرئيس ويوم يطلب منا من كبار المسؤولين مثل هذه الكتب فلن يكون ردي عليها سوى الاستقالة من المسيح شايف الناس؟ الكتاب موجود يقول لك من بدل دينه فأحترمه دي حاجه بسيطه فيه بس كده حاجه بال من بدل دينه فاحترموه والحديث الصحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه ويقول لك راجعه الازهر ايو ازهر ازهر المريخ ازهر مين بالظبط في عندنا في الازهر جماعه بتبنوا ان حد الردة. يعني مثلا الشيخ المفتي بيقول حكايه الرده والشيخ الازهر نفسه بيقول الكلام ده والدكتور محمد عمار بيقول الكلام ده وسييم العاوي بيقول الكلام ده مجموعه بيقول القرضاوي بيقول الكلام ده بيقولوا إن حكاية ما بدأت نفق طلودة كانت زمان دلوقتي لا ده الحديث صحيح ابو خارج في غاية الصحة وطاه جابري العلم بيقول الكلام ده هما بس يقولك ما فيش قتل فيه آه ممكن نعمل ردة بس يتحبس بس ما يقتلش طيب يتحبس لحد ما يتوب ومدة الاستسابة يوم ولا ثلاثة ولا عشرة ولا ايه لا لا يتحبس على طول وبعدين يفرقوا بين حالتين يقولك هو لو ارتد في نفسه ومدعاش الناس ملناش دعوه بيه خالص نهائي لا يتحبس ولا ولا يقتل ولا اي حاجه انما لما ينزل يقول لي الناس ارتدوا ده اللي نحبسه جابوا العبض ده منين ما احناش عارفين ادعوه على ما العم... في اخ انا اقول من خلال القراءه في كتبه لعل الحبل السري الذي كان يتغذى عليه في بطن امه كان ممتدا بكتب اصول الفقه انا لما اقراه له افضل عامل قدامه كده اهو الاخ اللي هقول لكم عليه ده أنا أقول من خلال القراءة في كتبه طبعاً مش بوفقه في كل حاجة هنختلف بس لطار العام لأنك مش هتلاقي حد كامل يؤخذ من كلامي ويرد لكن ما شاء الله ما شاء الله بقولي الحبل السر بتاعه كان بيغزيه صل فقه اسمه الله رمضان موسى ده بتطبع له الكتب بتاعته دار اسمها دار النوادر في المنصورة الشيخ عبد الله يوسف الجديع والشيخ القرضاوي والمرعشي يوسف المرعشي المرعشلي وسالم يوسف الثقفي اللي أربعة ألفوا أربع كتب عن إباحة الغناء والموسيقى بضوابط كتاب الدكتور القضاء وحاولت 300 صفحة كتاب عبد الله يوسف الجديع مكون من جزء دراسة حديثية رائعة شيخ الألباني قال عليها ما ألف كتاب في حكم على أحاديث الموسيقى وجمعها مثل هذا الكتاب ثم أتبعه الشيخ المؤلف الجديع بجزء دراسة فقهية لو الشيخ الألباني شافه كان مات بالسكتة القلبية أصلاً لأنه بيخلف المنك تماماً يبى في دراسة حديثية وفي دراسة فقهية أبدأ في الدراسة الحديثية وراح بعيد خالص في الدراسة الفقهية اسمه فقه الغناء والموسيقى أو الغناء والد فخ الله بسم الله تعالى قرضاوي طبعاً مع احترامنا مع احترمنا وإجلالنا لكل من له إسهام علمي لا يعني احتقار أي شخص على في الم في المسألة العلمية الشيخ عبد الله يوسف الجديع وليكت اسمه تحرير علوم الحديث يكتب بمية الذهب صراحة تحرير علوم الحديث مجلدين المهم قال له كتاب اسمه الغناء دراسة حديثية فقهية والاثنين الثانية قال لكم تقرأ الكتاب تبصم بالعشرة ان الغناء مباح بالشروط دي من الترتيب اللي فيه او اللي كتب عبد الله رمضان موسى قال كتاب ستمائة صفحة اسمه الرد على القرضاوي والجديع والثقافي والمعاشر ستمائة صفحة ليرد على قولهم هذة ومستو بقى بيحطونا خط تحت موضع الدليل ويجيب لك صورة صورة ضوئية من الصفحة اللي اخذ منها الكلام ده عشان ما فيش حد يقوله انت بطرت النص بيجيب قواعد اللي اربعة المذكورين بيبتروها عشان تخدم ايه؟ مقاربهم او الرأي العزن وصلوله لما تقرى سطر قبل او سطرين بعض تنهر عليهم الادلة بتاعتهم اصلا فهو بيقول يا ترى هم شافوا الكلام ده وخبوه يبقوا كذبين ولا ما شوفوهش يبوجوها لما ينفعش يفتو في المسألة دي. طيب بيقول إن كانت المسألة دي غلطة مرة أو اثنين، أقول دو الجهلين ما خدوش بالهم. إنما لما تبقى الخط العام بتر النصوص يبقى الموضوع ده مع سبق الإصراط والتراسخ. عبد الله رمضان موسى نزل رد برده ده مناسبة حد الرد. رد على الدكتور علي جومع. اسمه الرد على مفتي مصر مجلد ستميت صفحة. ولان الدكتور علي جمعه بارع في اصول الفقه ويجيب لك كم قاعدة كده يسحرك بهم الا ان الرجل ده بقى وضب المسائل معلش هو بيقول كده بيقول من خلال هذا الكتاب بان جهله الفاضح وكذبه الصريح ده كلامه كلامه اقرا بقى الشيخ عبد الله يوسف الغم عبد الله الغماري ده احد المشتغلين بعلم الحديث وفعلا موسوع في علم الحديث وليه انتاج علمي غزير لكنه منظر الصوفية صوفية الأعتار يعني مش الصوفية الحق بقى ابن القيم بقى اللي علمها لنا ولا صوفية الجنيد ابن محمد وابراهيم ابن أدعمل زي ما بيقول الإمام الذهبي وسائل ابن الله التستري لا صوفية الانحراف بالبدع وبيعمل قواعد تسحرك وهم بيستخدموها الجماعة الصوفية المنظرين ما بيجيبوش إلا منها ما يعرفوش يجيبوا غيرها وتلف معهم تلف يقولك هو كده عمل جزء كامل اسمه هدم أصول أهل البدع الرد على ضلالات الله الغماري وفعلا نسى في الموضوع ذلك المه... ومسك عمل مبحث بقى في الرد على القرضاوي والجديع وطه جابر العلواني في مسألة اللحية ومسألة النقاب ومسألة إسلام أحد الزوجين ومسألة الردة وعدة مسائل أخرى فهذا لما يقول لك الأزهر يراجع الكتاب ويمشي من بدل دينه فاحترموه يقول لك ما فيهاش حاجة ده الشيوخ قفته والشيخ القردو بيقول لك ما فيش مشاكل طالما الرجل بدل دينه وما ليش لعوة بغيره هو حر في عقدته حرية العقائد مكفولة ولما شيخ الأصدر يقول لك كده ومفتو يقول لك كده على الدنيا العفاء بقى لا الشيخ عبد الحليم محمود أن مجرد تخلط كتاب على المسلمين والنصارى وتميع الدين فيه ليس أمامي سوى, إيه سوى الاستقالة فما كان من الدكتور مصطفى حلم وزير التربية التعليم اللي جاي فاطفت بس كده واستطلع الأخبار إلا أن أرضى الشيخ عبد الحليم محمود وهو في حالة ثورة الغضب وقال له إنني ما جئت إلا لأستطلع رأي فضيلتكم وأعرف حكم الدين ويوم أن تقدم استقالتك لهذا السبب فسأقدم استقالتي بعدك مباشرة الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه لما لقى فيه غزو على الشريعة الإسلامية الأحسن رد أقنن الشريعة الإسلامية لأن قوانين غير الإسلامية بتحكمنا في الأحوال الشخصية وفي الجنائيات وفي وفي وفي, وفي وما زالت لحد دلوقت شغالة فقام عمل ايه؟ أعد مشروعا متكاملا لتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة والموسوعة مطبوعة في عدة مجلدات جميع القوانين اللي تخطر على بالك في إبداع لما بعض المستشرقين الغربيين اطلع على الموسوعة القانونية ده اللي قننها خبراء الإسلام في الشريعة والقانون عملوا الشريعة الإسلامية مواد قانونية بحيث لأن القاضي بيعمل إليه القاضي بيحكم إزاي وقدم منه مواد بيأخذها يدرس الحالة يطبقها عليها قادل اللي بيعمله القاضي ما بيسنش قوانين فهو رح عامل الشريعة الإسلامية في أي قوانين خذ يا ساعة القاضي هو اشتغل منها لكن هي مازالت حبسة الأدراض من أواخر 78 ما مطلعبش لحد دلوقتي فهو عمل شافها المستشرقين قالوا إن هذا القانون الإسلامي الشريعة الإسلامية المقننة بعد عبد عبد عبد, عبد ينبغي لها ان تحكم العالم كله لينصلح واحنا عندنا من مواقفه رحمه الله تعالى ان كان ينادي بالجهاد في ميدان تطبيق الشريعه الاسلاميه نقف حسنا حصينا للشريعه الاسلاميه ويخطب ويحاضر ويدور على المسؤولين فكان مما فعل كتب إلى سيد مرعي رئيس مجلس الشعب وإلى ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء يطالبهما بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية ويقول لهما لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الضامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسرا وبخوفنا امنا واحنا نكرر برضو نقول لقد آن الأوان لإرواء الأشواك الضامئة في القلوب إلى وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسرى وبخوفنا أمنا تلك تطوافة حول بعض المواقف التي نحتاج إلى أن نهتدي بها ده دستور مصر الإسلامي اللي اتعامل سنة 78 مع خبراء الأزهر والشريعة إلا عمله مؤتمر خاص الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه وقال الشريعة الإسلامية في مؤامرات عليها اجتمعوا منه دستور الدستور ده مش لمصر الدستور ده لكل أمير أو ملك أو حاكم أو رئيس مسلم تحت طلبه وإمرته مع المختصين الذين يشرحونه ده اللي احنا عايزين احنا عايزين غيره أسمعت منه مقاطع بقى عشان تعرف الرجل عملية اكتب بكتب كده دستور الدستور الإسلامي في عهد الشيخ عطيح محمود هو الكتاب ده شرح للدستور لأن الدستور مكون من 93 مادة في 9 أبواب 93 مادة في 9 أبواب التسعة أبواب الباب الأول الأمة الإسلامية الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية الباب الخامس الإمام اللي هو الحاكم يعني الباب السادس القضاء الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين الباب الثامن الحكومة الباب التاسع أحكام عامة وانتقالية جاء في تسعة أبواب في 93 مادة الشيخ محمد سيد أحمد المصير شرحه في الكتاب ده طبعت بيت الحكمة وبيت الحكمة ده موجود في ثلاثة شارع ضرب الاتراك بالأزهر بالقاهرة بس الطبعة دي كانت الطبعة لوله سنة 1995 ميلادية 1416 هجريه نحو دستور إسلامي مشروع وضع مواده الأزهر الشريف أيام الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه شوف بقى أسمع اللي احنا عايزينه أمة واحدة هو شريعة واحدة مادة واحدة ألف المسلمون أمة واحدة يعني المسلمون أمة واحدة الدستور اللي بتحطلنا لنا إن مصر خطر خطر فصلك عن الليبي والتونسي تعتز بانتمائك للعالم الإسلامي تعتز بانتمائك خذ لك سورة الله يكرمك بس هذه كلمة تعتز بانتمائك خذ لك سورة ده اللي مكتوب في الدستور الحالي واللي قبل كده لا المسلمون أمة واحدة مش اعتز بانتمائي ده احنا نفس واحدة باب دي اللي بحيارة الدنيا واللي مش عارف ليه تعبابه شوف العظمة الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، كم كلمة؟ خمس الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. لا تقول لي بقى مبادئ وأحكام وأدلة كلية وقواعد جزئية والكلام ده هذه الناس اللي تعرف ربنا خد مادة تانية مادة ربعة يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم اسمع كده وفق أحكام الشريعة الإسلامية اللي فلحوا في الليبراليين والعلمانيين والشعيين فيما بلغني إن كلمة فيما لا يخالف في الشريعة الإسلامية مواد كتير ما تكتبوهاش عشان ايه؟ عشان نوم مية وثمانين في المية اللي في الدستور؟ ولا تمنتاشر واحد؟ ما احنا انتخبنا الاسلاميين ليه؟ اسمع بقى المادة اللي جاية مادة ستة والله لازم هتتحير فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه قاعدين يخوفوا الناس من الامر المعروف والنهي عن المنكر ويقول لك ما فيش يقول لك ليست لدينا هيئات تنتمي وحزب مش عارف ليس لدينا هيئات تنتمي بيقول لك فارض مدى ستة الأمر بمعروف أنها يعني منكر فارض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه اسمع منهج التربية الإسلامية مدى 12 تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمعة عليها من الفرائض وتدريس السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم مش في سنة واحدة ولا ابتدائي ولا أعدادي وفيه مادة 13 تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة كما تنشئ الدولة معاهدة خاصة بالقرآن لتحفيظه لغير الطلاب وتطبع المصحف الشريف وتيسر تداوله اسمع اللي جاي والله باللغة بتاعتنا هتنشكح انشكاح عجيب الشك أظن المادة دي لو وصلت للليبراليين مش هيموتوا بالسكتة الألبية السكتة الألبية اللي هتموت معاهم بالسكتة الألبية مد 14. أدل أزهر الوسطي. الأزهر الوسطي مشي اللي برايونك ناع الأزهر الوسطي. نحن مع الأزهر. أهو الأزهر ها. مد 14. التبرج محظور. والتصاون واجب. التصاون عم تتمس تمشي لبسي محترم. ما قردوش صغار معنالك يبلبسي. التبرج محظور. والتصاون واجب. وتصدر الدولة القوانين القوانين والقرارات بصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية دي ناس كان عندها دين واللي جاية بقى قدها مدى 15 اللغة العربية اللغة الرسمية دي ماشي معروفة اللي جاية هي الأهم والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية هم؟ أنا فاكر اللي درسولي من أبناء الطيار الإسلامي على اختلاف أنواعهم كان أول ما يدخلوا الحصة مدرسين العاديين يكتبوا إيه؟ 17 أكتوبر ألف كذا هو يكتب إيه؟ 17 مثلا ذو قعدة كذا كذا ويجيب التاريخ الثاني بعدين والتاريخ الهجري يا أولاد والتاريخ الهجري يا أولاد أنا دلوقتي داير دائرين في الشوارع التاريخ الهجري راح من عند الإسلاميين يا أولاد الحلال الإسلاميين ما بيوعوشوا الأولاد بالكلام ده ناسوا الكلام ده اللي كانوا احنا صغيرين. او ماده في الدستور للتاريخ الهجري ماده 29 الاعتقاد الديني والفكري وحريه العمل وابداء الراي بالقول والكتابه أو غيرهما وانشاء الجمعيات والنقابات والانضمام اليها والحريه الشخصيه وحريه الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعيه اساسيه تكفلها الدوله ما حطش نقطه زي الدستور اللي موجود دلوقتي في حدود الشريعه الاسلاميه شايف العظمة؟ كله في حدود الشريعة الإسلامية مادة 38 للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية مادة 154 مادة 141 إنشاء الصحف مباح والصحافة حرة وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية مدى 42 للمواطن حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون ويحظر منها من الجمعيات والنقابات ما يكون نشاطه معاديا لنظام المجتمع أو سريا ذا طابع عسكري أو مخالفا بأي وجه بأي وجه أو مخالفا بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية مدى 45 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا للإمام ولا للرئيس الجمهورية حتى ولا للقائد العسكري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة دلوقتي طلعت لهم الفتوى الزباط الملتحين في الجيش والدخلية احلق يبني دي عادة ليست سنة فتوى الجديدة عادة بتاع الدار الإفتاء وفتوى كلا وزارة الأوقاف اللي تشال بيقول لهم حكم الحاكم يرفع الخلاف اسمعوا وقطيعوا ليه؟ هو فدان ونص جاموسه ونص فدان يا عمدة حاجة عجيبة الشكل والله العظيم شايف الناس المحترمة اللي عارفة دينها؟ شروط الإمام اسمع كده شروط الحاكم مادة 47 تعرف شروط الحاكم اللي موجود عندنا؟ ممكن يجي نصراني اللي موجودة دلوقتي ممكن يجي نصراني و... وما تقدرش يتقول أي حاجة يعني لو عرفوا يوقعوا بين الإسلاميين وأصواتهم تتفتت وهم كثلاثة مليون مثلا أو اثنين مليون هما لهم اثنين مليون صوت مثلا ولو عرفوا يفرقوا بنا يكسبوا ساعتها رئيس جمهوريه اسمع بقى الشروط مادة سبعة واربعين يشترط للمرشح لرئاسة الدولة واحد الإسلام أقدروا أدوه الموجودين وهما الأكثرية الإسلامية مش مكتوبة في رئاسة الدولة عندنا بنتعرم الإسلام في الدستور يا جماعة أنا في حاجة هتطر من نفوخ يمكنني إلا أنا بقوله دلوقتي ده لأن النفوخ يطر مني خلاص يشترح مش عاملينها في الدستور من حق البوذي أو اليهودي أو النصران يحكم مصر يشترط للمرشح لرئاسة الدولة الإسلام والذكورة لا ممكن إمرأة تحكم مصر وحيجبوا لها الفاتوى من دار الإفتاوة الأزهر والدكتور القرضاوي والدكتور محمد عمارة أن المرأة تتولى الرئاسة العظمى ويسبق من رأي جمهور العلماء الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية هل الشيخ عبد محمود متلعون بكلب اسمه الشريعة الإسلامية في نفقهم، بيغذهم المادة اللي بعد كده مسئولية الإمام تجاه الأمة الإسلامية مادة 55 الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح والإمام الحاكم لمصر يعني أو أي بلد مسلمة يشارك غيره من أئمة المسلمين كل ما يهم الجماعة الإسلامية كما يبعث بعثا للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية اسمع بقى اللي جاية بمسألة الحدود بقى مادة 56 مسئولية الإمام الإمام مسؤول عن قيادة جيشه لجهاد العدو وحفظ الثغور وتراب الوطن وإقامة الحدود دي موجودة عندنا في الدستور الموجود اللي أغلبية اللي في اللجنة التأسسية واسلاميين فعالة لللي بعد كده مسؤولية الإمام الإمام مسؤول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وأداء الفرائض فعشي في الجامع ولا يمنع حد رب بي الله القضاء مادة ٦١ يحكم القضاءة بالعدل ومش نقطة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ده مش موجود في في الدستور الحالي الدستور الحالي يحكم القضاء بأحكام القانون حتى لو كان يبيح الزنا هده وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية طب اسمع اللي جاي مادة ٦٥ تصدر اسمع الجملة الإجوملة دي وتلذث بيها ودقها تصدر الاحكام وتنفذ بسم الله الرحمن الرحيم تصدر الاحكام وتنفذ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول القانون مخالف للشريعه لا يعني على, إيه؟ على ما اراد الله اسمع كده اللي جايه ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعه الاسلاميه اما القاضي لا يلاقي قضيه قدام منه فيها حكم بيخالف الشريعه يتنحى عن الحكم ما يحكمش وده حصل من بعض الفضاء كان يجي قدام منه حاجة مخالفة للشريعة يبعد عنه ويسيبها سبحان الله العظيم لا يقدع القاضي في قضايا غير الشعارة الإسلامية الشيخ يدل حق الله يرحمه حدثني واحد هو مستشار حاليا تخرج من الشريع والقانون ومما بيروحوا النيابة زي زي الحقوق فانضم للنيابة وبعد كده عملوا لهم لقاء مع شيخ الأظهر فقعدوا معه فهو رفع ايده قال له فضيله الشيخ انا درست بشارع القانون وتعينت بيد في القضاء وحضرتك عارف ان احنا عندنا ومن لم يحكم بما انزل الله فولئك هم الظالمون فولئك هم الكافرون فولئك هم الفاسقون وان كثير من هذه القوانين التي بين يدينا والتي سنتبوؤ منصه القضاء ونحكم بها مخالفين لشرع الله مع سبق الاصرار والترصد يعني القضاه يخالفون شرع الله في الاحكام التي تخالف شرع الله مع سبق الاصرار والترصد لن يحكم عليهم في محاكم وإلا ينفلوا جلدهم قال له هتطر أن أحكم في أحكام كثير مخالفة للشراء الإسلامية فماذا تقول لي يا شيخ بيقسم لي بالله الشيخ جاد الحق الله يرحمه قال له إيه أنجو بنفسك شايف الناس مادة 71 بقى ديا الليبراليين ممكن يعملوها على نفسهم منه توق... شوف شوف كده مادة 71 توقع عقوبات الحدود الشرعية شايف الحدود الشرعيه شكلها عند القانون الاسلامي الدستور الاسلامي توقع عقوبات الحدود الشرعيه في جرائم الزنا والقذف والسرقه والحرابه وشرب الخمر والردة الحدود المعروفه المحكمة المحكمه الدستوريه وقال الله واياكم شرا ماده 81 تنشا محكمه دستوريه عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني معنى كده المحكمة الدستورية اللي موجودة. زي ما واحد صاحبنا نبنة بيحييه في التليفون بيقول له باي مع السلامة. تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور. هي دي الحقيقة اللي شغالة. ده الدستور الإسلامي اللي إحنا عايزينه. دول الرجاله اللي احنا عايزينهم يشتغلون الخضر حسين وعبد الحليم محمود ومين تاني ولنا؟ والعز ابن عبد السلام وغيرهم من... وغيرهم أنا جبت بس نماذج انتوا اللي قلتوا طول مش انا سامحونا انتوا طبعا الشيخ محمد رجل يعني رباني وهو تاج من تيجان العلماء ناسه الله ان يحفظه وان في عمره و... يعني الشيخ محمد يتكلم بأدب رفيع وبلاغه عليا انما انا قلت كلمات ما ينفعش تتقال في مجلسه وانا نائب عنه فاستغفر الله العظيم من كل كلمه لا تريق بمقام الشيخ محمد وأستغفر الله من كل كلمه قرعت اسماعكم واستنكرتموها علي وأسأل الله ان يتوب علي وعليكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ما عادش في وقت بقى للأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته